بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على الاندوكراين قبل ما نتكلم على الاندوكراين في مقدمة بسيطة كده لازم نتكلم فيها قبل ما نشرح الماضية طبعا الاندوكراين ناس كتير بتقول عليه صعب وهو حقيقي صعب ورسم مش هقول ان هو سهل وتافي بس احنا اللي بنصعبه على نفسنا ليه؟ هو في الاول في اي كتاب لما بيجي يشرح الاندوكراين بيبدأ يشرح الهيرمون وازاي الهرمون بيشتغل والفانكشن بتاعت كل glands والبص بتاعها والفيسيولوجي والهرمون دوت بيشتغل على صفيق الكي بي والكلام ده الكلام ده لمجرد الفهم يعني يتقري مرة يتسمع مرة مجرد بس ان الواحد يفهمه اول ما يفهمه خلاص حق. مش كل ما يجي اذاكر الاندوكراين او اراجعه اعود اسمع او اعود اذاكر الكلام ده ثاني يعني مثلا في الهايبوسالمس ها... والبيتيوتري يقعد يتكلم عن الريليشن اللي بينهم في النيورو والاندوكراين بينهم والكيميكال ترانسبول ده كله ما بيجيش في الامتحان ولا تسئل في شفاو ده مجرد الفسيولوجي والباسولوجي انت امتحنت عليه في سنة ثانية وفي سنة ثالثة خلاص مش هتامتحن عليه ثاني بدليل ان انت لو جبت اسئلة امتحانات وشفت ايه اللي مكتوب فيها هيجي تلاقي مثلا هيقولك ايه هي اسباب الادشون ايه الدياجنوزز بتاع الهايبوسيروديزم التريتمينت والكمبليكيشن بتاعة الديابيتس معايا مش هيتكلم على الفيسيولوجي والباسيولوجي ودي الجزء الرخ فاحنا لو في اي كتاب اندوكراين قدرنا خلاص البوزء ده فهمته وعرفته خلاص هيبقى هلاقي ان انا بالزبط بشيل نص منهج بتاع الاندوكراين هبقى اتخلصت منه مجرد بس ان انا فهمته فده مقدمة حبيت اقولها في الاول قبل ما نبدأ بالاندوكراين نبدأ الاول في الاندوكراين باول غدة اللي هي البيتيوتال زي ما اتبقنا هنفوض كل الكلام بتاع الفيدباك ميكانيزمه وازاي بنعمل اندوكراين الاسياء والكلام ده كله وهنبدأ على طول بالكلام اللي بيجي في الامتحان عشان نوفر الوقت ونوفر المجهود ونحاول ان احنا نخلص الاندوكراين بسرعة ان شاء الله فاحنا عندنا اول حاجة هنتكلم على البيتيوتري بنقول ان فيه الجروس هيرمون اول حاجة ايه الحاجات اللي بتزود الجروس هرمون الحاجات اللي بتزود بتعمل استيميليشن الجروس هرمون الهايبوجلايسيميا وزيادة البروتين وطبعا الهرمون النمو بيزيد بيزيد في حالة النوم عشان كده الطفل الصغير بيقضي عدد ساعات اكبر ونموه بيزيد في حالات الايه النوم طب ايه الحاجات اللي بتقلل الجروس هرمون ريليز او بتعمل انهيبشن للجروس هرمون زيادة الجلوكوز عشان كده دايما الاطفال اللي بيبقى عندهم ضيابيتس بيبقى عندهم دفكت في الجروس بتاعهم تاني حاجة زيادة الكورتيزون تالت حاجة زيادة الفري فاتي في بعد كده عندنا مرض اسمه الهيبو بتيوتاريزم انت شيلدرين اللي هو بت... ده مرض نتيجة ان الجروس هرمون سيكريشن بيقل الكلينيكال بيكتشر هيشتكي من ايه؟ عنده جروس هرمون قليل فهيشتكي من دورفيزم يعني قصر القامة بس هيبقى بمعدلات متنفقة مع بعضها يعني هتبقى كل حاجة فيه قصير وكمان في الكلينيكال بيكتشر هيبقى عنده هايبو جليسيميا بتبقى فاستنج هايبو جليسيميا وبيبقى عنده هايبو جوانديزم ا بنعالجه ازاي طبعا احنا ممكن نديله جروس هرمون انجكشن فيتعالج كل حاجة طب لو ما استجابش ممكن نستعمل كمان الثايروكسين كالهرمون بتاع ايه الثايرويد جلاند بعد كده في حاجة تانية اه في في الكلينيكه ممكن الطفل ده يبقى عنده شوية اوبيزيتي وبيبقى في بعض الحالات, الحالات بيبقى عنده دايابيتس انسيبيدا وممكن كمان يبقى بولي اللي هو ايه لا يشبع وطبعا هيبوجوانيديز اا طيب ايه هو بتاع شورت ستيتشر اا هو عيلته كده كلها قصير او هو موجود في جنوب شرق اسيا او المناطق او الصين والحاجات دي. في حاجات تانية بتبقى اندوكراينال زي هايبوبيتيتيريزم في و الاطفال اللي بيبقى عندها دايابيتس تايب 1 والاطفال اللي بياخدوا ستيرويد ثيرابي اللي هو الكورتيزون هنتكلم عن عنه كمان شوية وفي حالات تانية كمان زي السودو هايبو بارا ثيروديز في كمان كروموزومال زي داون وترنر في كرونيك ديزيز سينس ايرلي تشايلد هود عيل مولود مثلا عنده كونجينيتال هارت ديزيز عنده كرونيك ليفر ديزيز رينال ديزيز عنده مثلا ثلاثمية فبيقلل إيه النمو بتاعه في طبعا حاجة غريبة شوية دي بتشريح بقى مع السايكاتري وبيهتموا بقى جدا في المعادلات وفي الزملات اموشنا الاسترس الاطفال اللي بتبقى عندها <سيكولوجيكال> اللي هو زعل او ببقى دايما ببقى يتيم في ملاجئ كده فبيبقى عنده استرس فبيقل الجروس هيرموه لانه ما بيبقى نومه فيه قلق بيبقى دايما خايف الآن فمبيتفرش الجروس هرمون بالكميات الطبيعيه بتاعته طيب. بعد كأ... طب التريتمنت بتاعهم كلهم والله على حسب الحال لو كان الجروس هرمون هو القليل ممكن ندليه جروس هرمون ممكن نحسنه بالسيروكسين ممكن ندليه لارج dose of جروس هرمون في حالات التيرنر صندروم فبتبدأ بخير ولازم على حسب كل حالة يعني هو مثلا كان السبب ضيابيتس خلاص هو ضيابيتس وانا هعالج ضيابيتس في بعد كده حاجة اسمها البان هايبوسايروديزم البان هايبوسايروديزم ده كل الاسس ال ال ال ال ال ال بن هايبو بيتيتريز ده يعني كل البيتيوتري فيها قله فانكشن فمعناها ان كل الافرازات بتاعتها اقل واشوف الهرمونات اللي هي عن البيتيوتري بتطلعها وابدا اتكلم على كل حاجة قلت ولما قلت ايه حصل بس بركز على شوية حاجات ان احنا بيحصل عندنا في كلينيكال بيتشر جروس هرمون ديفيشينتي بيقل بيبقى جونودل ديس فانكشن هيبقى عنده بقى ايه الحاجات دي اللي هو قله الهرمونات الجنسية فبقى ايه لوس اوف ليبيدو امبوتنس فيه كمان ثايرويدس فانكشن هنتكلم عنها في الثايرويد دلوقتي ادرينال ديس فانكشن بيعمل فانكشن بيعمل هايپوجلايسيميا وهيبوتينشن فيه كمان نيورولوجيكال مانيفيستاشن زي البيوتير تيومرز فمثلا ممكن البيوتير تكبر في الحجم فيها تيومر في هيحصل كانها مثلا اكوت هونز اوف هيمورجي زي البيوتير ادينوما بعد كده احنا عايزين نعرف حاجة مهمة قوي ان الانسولين بيعمل هايبو فيؤدي الى زيادة الجروس هيرمون طيب قلة الجروس هيرمون بيؤدي الى ده شوية حاجات بتلخص لنا الموضوع ببساطة هناخدها في نوع ايه هي اللي هو قلة الجروس هيرمون بيعمل دي بريشن. طب الانسولين بيعمل هايبو جليسيميا. والهايبو جليسميا بتؤدي الى زيادة الجروس هرمون. طيب قلة الجروس هرمون في الأدلت بتعمل ايه؟ بتعمل دي وبتعمل فاتيج وبتعمل بريماتيور طيب بعد كده ازاي نعالج البان هايبو بيتيوتريزم في الأدلت اول حاجة اعالج السبب زائد كمان ان انا اعمل ريبليسمينت ثيرابي ادي له بدي له سيروكسين وعلى حسب لو كان ميل او في ميل بدي له أو او بروجسترون واستروجين طيب ممكن قدي جروس هيرمون بس ايه غالي شوية نعرف ان السيروكسين بيؤدي الى قلة الكورتيزون فعلشان كده لازم في المريض ده ياخد سيروكسين ومعه كورتيزون مع بعض وقلة هيموت ليه فهو لازم بنعمله مبينة بينه بندي له هيدرو كورتيزون و A وسايروكسين ليه؟ لأننا لو ديت سايروكسين لوحده هيؤدي إلى إلته ال A طيب. نيجي بعد كده على الأمراض بتاعة الأنterior بيتيوري أول حاجة ايه الهرمونات اللي تطلع من الأنterior بيتيوري أشهر الهرمونات اللي بتطلع من الأنterior بيتيوري البرولاكتين لكتي. طيب. في اللي بيحصل؟ بيحصل حدس اسمها هايبر برو لكتينامي. البرولاكتين ليس له برولاكتين ريزينج هرمون ولكن له برولاكتين انهيبيتروفاكتر اللي هو الدوبامين ايه الهرمونات اللي بتطلع في حالات الاسترس بيطلع في حالات الاسترس الادرينالين والبرولاكتين طيب ايه اسباب الهايبربرولاكتينين يا الاسباب physical lactation الفيمين اللي بترضع استرس قلنا مع الهرمونات سوف مع الاسترس في حالات الحمل بيطلع مع في, في كمان البيتيوتري لما بيحصل دامج في الهايبوثلاميك بتيوتري اكزس او فيها سواء كان او اي حاجة دمرتها في ميتابوليك زي لما بيحصل رينال فيليير لان في الرينال فيليير بيقل الاكسكريشن بتاع البرولاكتين فبالتالي يزيد معدله في الدم في شويه ادويه زي الالفا ميثايل دوبا والرذربين اللي هي الأمراض اللي كانت بتوطي الضغط طب الكلينيكال بكتشر في الفيميل هتشتكي من ايه جلاكتوري أمينوري زائد المانيفيستيشن بتاعت الاستروجين ديفيشنسي والصب فرتيتي طب في الميل الميل بقى هتبقى عنده مشكلة هيحصل عنده ام امبوتنس لوس ليبدو ومانيفيستيشن بتاعت الاندروجين ديفيشنسي وببقى صب فرتيتي طيب بنعالجه إزاي ريبليسيمنت سيربى لا ما ينفعش الـ. هو إحنا عندنا خاجة زياد يبقى أنا عايز أدي حاجات تقلل فبديله الدوبامين أجونست زائد طبعا علاج جراحي وطبعا في الجراحة الجراحات في المنطقة ديت بتبقى جراحات يعني معدل النجاح فيها أقل من واشد 2% فطبعا ما بنلجأش ليها إلا بتبقى يعني كـ. بيقول بعد كده اللي هو مرض نتيجة بيحصل طبعا في الأطفال قبل ما بيقفل بتاع العظم فبالتالي نتيجة زيادة الجروس هرمون بيزيد كمان النمو بس أهم حاجة لازم أقولها أن ده بيحصل بدايته في سن صغير والعظم ما بيقفلش فالعظم بيفضل يدخل الكلينيكال بيتشر بيبقى, بيبقى بيبقى عنده جسمه كله تو بيج عنده حجم كبير قوي جنرالايزد اوفر في السكلتون والسوفت تيشو عنده اكرو ميجالي الديفرنشال بتاع الطول ستيتشر واحد طويل قوي ان نتا... اولد فاميليار او ريشيان واحد عنده هايپوجوناديزم فما حصل له شكلوجر للاي بي فيسز فبدات تدخل مارفان مارفان سندروم كلاين فلتر سندروم طيب هنتكلم على الأكروميجالي الأكروميجالي ده بيبقى كلمة أكروميجالي الوحيدة يعني أطراف ميجالي يعني تضخم يعني تضخم في الأطراف بيزيد عنده حجم الهارت فبيحصل عنده كارديو كارديومايوباسي فبيقل البلد سبلاي لأن البلد سبلاي بتاع الهارت فده اللي يموته كمان أن الجروس هيرمون لما بيزيد بيؤدي إلى زيادة البلد شوجر فبيؤدي إلى زيادة الانس... الإنسولين، فبيعمل هايبر إنسلينيمي، فبيبقى كأنه إنسلين ريزيستنت، لأن الجروس هرمون آنتي إنسلين هرمو. طب الإنسلين بيعمل إيه؟ بيعمل سولت ووتر ريتينشن، بيعمل استيميليشن أو تريجر للسيمباسيتك، بيعمل كمان أسيروسكيلوروز. طب إيه هي الاندوكراينال ديزيز الكاراكتيرستي؟ by excessive sweating ايه هي الامراض الاندوكراين اللي معاها عرق غزير الثايرو توكسيكوزس بيعمل عرق ساخن طب الهايبوجلايسيميا بتعمل عرق بارد ومعانا كمان الاكرو ميجالي الكلنيكال بيكتشر بتبقى ايد لايك فيس ده يعني وش كان وش القرد الهاند والفوت والجوينت كل حاجه كبيره بس بيحصل بقى معاه كمان جوينت بين سببه اللي هو الارثرايتس لان الحجم بتاعه كبير كل حاجة كبرت فبتبدأ تضغط على بعضها فبتعمل جوانت بين عنده الفيصة كلها متضخمة هيبتديز بيلينو ميجالي والكيدني والكيدني كبيرة والبنكرياس كبير كل حاجة كبير الصيرود غلادي كبيرة وكل حاجة ال endocrine زي ما قلنا من شوية بيحصل عنده ضيابيت والصيرويد حجمها بيزيد ك ك ك كتله او كحجم فبيحصل عنده ثايرو بس هنا الثايرو ما بيبقاش كتير لان بيحصل تناسق ما بين كل حاجه بتكبر فالسيرويد جلنده بتكبر بس بس الجسم كله بيكبر فما بتبانش قوي في كمان بقى نيوروسيكاتريكس نيورو مانفيستايشن زي الكاربل سيندروم وكل المانفيستايشن بتاعت الدايبيتس بقى دايبيتك نيروباثي كل الكلام ده وطبعا البرشور مانفيستيشن هكون لحاجة كبيرة فضغط على الحاجات الثانية كارديو فاسكولار سيستم بيحصل عنده هايبر تينشن وبيحصل كارديو ميوباسي وكارديو ميجالي وبحصل معاه كمان هارت فيلير الاثر مانفيستيشن بيحصل ديبنس في الفويس وبيحصل اكسيسب سويتينج ممكن كمان يحصل رينا لستون نتيجة الهايبر كالثيميا ليه السبب لان بيزيد الليفل بتاع 1-25 داي هيدروكسي فيتامين دي الانفستيجيشن ممكن نعمله سقال اكس راي هنلاقي حجمها كبير هو طبعا حكاية الانفستيجيشن عشان اشخص واحد عنده اكروميجالي ده يعني الكلام احد انت اول ما بتشوفه بتعرف انه عنده اكروميجالي عارفين اللي هو بتوع المصارعة والناس دي اللي هو حجمه متضخم جدا هو ده بالضبط بس احنا طبعا بنبدأ بقى نحلله ونشوف بقى نعمله سيتي سكان نعمله اما ار اي نشوف بقى اكس راي على الهان بعد كده الدفرنشال دايجنوزس الدفرنشال دايجنوزس بيبقى الميكس ديما ده دي اشهر حاجه طب ايه هي الكومبليكيشن واسباب الوفاه في حاله واحد عنده اكروميجالي اول سبب ان هو بيحصل عنده كانسر كول ثاني حاجه الديابيتس والهايبرتنشن والكارديو فاسكولار كومبليكيشن التريتمنت طبعا التريتمنت هنا العلاج مؤقت بس لازم نعمله جراح لازم نعمل له براح. ان احنا بقى نشيل البيوتري نقلل الجروس هرمون نقلل الكلام ده كله لكن ان هو يفضل كده لا ده حالة فيت اللي هو يفضل يكبر يكبر وفي الاخر سبب الوفاه الاساسي ان القلب بيكبر قوي قوي فمعدش بيروح لبلايد سبلاي لان احنا عارفين ان البلايد سبلاي بتاع الارتر الهارت اند ارتري ف فان اند ارتري وهو عمل يكبر فمش هيقدر يغزب كفاءة الجزء اللي بيكبر هيحصل له ايه مايوكاردين انفاركشن بقى والمشاكل دي كلها طيب <تصفيق> البيتيوتري هرمون هايبر سيكريتينج سندروم في البيتيوتري هرمون بيحصل لها ساعات هايبر سيكريشن فبيحصل هايبر برولكتينينيا أكروميجالي ماشي ناخد بعد كده البيتيوتري بتاعت البوستيريور بيتيوتري اشهر حاجة المرض بتاعنا هو الديابيتس انسيبتس دام بروبلين مشهورة جدا في الامتحان الاسباب بتاعتها يا اما هايبوسلاميك بيتيتري اي ديبيس انسيتر زي بقى الهيد انجوري او الباسكولري ريجن والسيرجري والتيومر فبيبقى عنده نورمال بلاد شوغر لكن ونض دايبيتس طيب وفي اسباب بقى نيفروجينيك دايبيتس انسيتر زي بقى عنده رينال تبيو لا تستجيب للانتيدوريتك هرمون زي حالات بتبقى وبيبقى في حالات اكوار زي بقى السيكل كله اللي يهمني فيه هو هيجي لي بقى العيادة بيشتكي من ايه هيجي لي بيشتكي من بولي يوريا وبولي فأنا هشك ان هو عنده سكر هقول له أعمل لي بقى urine examination, CT, scan, MRI, عشان نشوف وممكن نعمل له بلا It will increase the plasma osmolarity due to loss of free water with high plasma sodium. The treatment we will give it cyanide. Why cyanide? Cyanide may be useful in nephrogenic diabetes insipidus. In addition, after that, the differential different causes of polyuria or major polyuric syndrome. يعني ايه واحد عنده بوليوريا كتير اشك انا في ايه ايه الحاجات اللي في دماغي اول حاجة تفكر فيها بالترتيب الم... بالترتيب ده ان هو عنده رينال ديز اوردر زي بياخد ديوريتكس إيه... عنده كورونيك ان... انترتيشن نيفرايتس إيه... بوست اوبستراكتيف ديوريسيس عنده دايابيتيك انسيبيداس في حاجة ثانيه ان احنا نشك بقى اندوكرين اللي هو دايابيتس ميتس عنده كوشنج عنده كرون ديزيز عنده هايبو سلاميك اند بيوتري ديس فانكشن في بقى فانكشن واحد اصلا بيشرب مية كتير فهو بيشرب مية كتير فينزل مية كتير طب ايه هو الديفرينشال دايجنوستس بتاع واحد عنده بولي يوريا وبولي ديبسيا دايابيتس ميتس دايبيكس انسيبتاس واكسسيف ووتر انتاك طيب ايه هو الديفرينشال دايجنوستس بتاع واحد عنده فيست ديزيز وعنده دايابيتس انسيبتاس يا إما ساركي دوزز يا إما تي بي ده أشهر حاجتين طبعا هنعرف في التي بي أو إن شاء الله في الشيست إن التي بي والساركي دوزز لاتنين أكتبهم في أي حاجة مع بعض دعامل الاثنين كأنهم حاجة واحدة في الكتابة في أي ديفرينشيل دياجنوز في حالة بقى مشهورة أو بتيجي في الانتحان بيقول هيموليتك هانيميا زائد بلود اوكلوجين فأنا أشك على طول من الكلمة ديات إن هي سيكل سي الانيمي بعد كده حصل له بولي يوريا بولي ونورمال بلاد جلوكوز ليفل طالما قال نورمال بلاد جلوكوز ليفل يبقى هيشطب في ايه مش في دايبيتس بس هو عنده بولي يوريا وبولي ديبسي يبقى هو دايبيتس بس مش زي ديتس يبقى هو دايبيتس انسيبتوس يبقى الاجابه ايه هو عنده سيكل سيل نيفروسي السيكل سيل نيفروسي هي اللي ادت الى دايبيتس انسيبتوس في الدايابيتس انسيبيتس تعرف كلمتين مهمين قوي هو لو طلعت بيهم من الدايابيتس انسيبيتس يبقى انت فهمته ان بوله زي مية الحنفيه ودمه فيه صوديوم كتير تاني ان دايابيتس انسيبيتس البول بتاع المريض زي مية الحنفيه مية والدم بتاعه كتير فيه صوديوم كتير وبكده يبقى خلصنا بس لو قلنا عايزين نعمل ابروتش لحالة عندها بوليوريا وبوليديبتيا منشوف الاول لو انا تلايس الاسباسيفيك جرابيتي عالية يبقى هو في الغالب ديابيتس ميت طب لقيت الاسباسيفيك جرابيتي قليلة يبقى هو في الغالب يا اما ديابيتس انسيبتاس يا اما سايكوجينيك بوليديبتيا طب اميز بينهم ازاي هسألوا انت عمل حاج بتشرب مية كتير هيقول لي اه يبقى ده خلاص في الغالب بوليديبسي لا ما بيشربش ميه كتير يبقى هبدأ احلل له التحاليل بتاعه الكيدني علشان اشوف هل هو عنده نيفروجينيك مانيفيستايشن ولا لا وكده يبقى انتهس البيتيوتري جلاند الثايرويد جلاند الثايرويد جلاند ده تعامل معاملة كتاب لوحده تعامل معاملة سيستم لوحده لها انسبيكشن، بلبيشن، برقاشن، خالاتها الوحدها ده في العمل فإحنا نتكلم على النظر الوحيد أول حاجة الهايبوسيروديزم الهايبوسيروديزم ده مرض ممكن يبقى عند الإنسان وما يشتكيش من أي حاجة خالص تحسن رس مكتائف شوية خاملان همدان وممكن يقلب معاه بمكسيديم طب إيه هي أسباب الهايبوسيروديزم في أسباب برايمري وفي أسباب ساكنتر الأسباب البرايمر إن حصل عنده التهاب في الثيرويد زي الهاشموتو سيرو دايتس واحد شلنا له الثيرويد سواء بالجراحة أو بالراديو اكتف ايو ناس بتاخد أدوية زي الأدوية الانت سيرويد جلانت كما تدمراها ومبوزها عنده انزيماتك ديفيكت أو عنده سيرويد ايجينيسي السيرويد ما تكونتش أصلا مش موجود او واحد كمان عنده ايديين ديفيشنسي او الديوباسيك ما سبب معروف طب ايه السكندري في ناس بيبقى عندها هايبوسالاميك ديس فانشن سندرو سواء بقى كان خصل فيها سرطان او حصل الرادياشن في الاسباب البيتيوتري ان احنا شيلنا البيتيوتري او حصل الرادياشن في البيتيوتري فطبعا احنا عارسين ان البيتيوتري هي المايسترو اللي بيسيطر على كل الغدد فلما البيتيوتري تبوز او تقل انتاجها فيحصل ان السيارويت كمان تبوز ويقل ان في بعد كده مرض اسمه كرياتينيزم ده عبارة عن هايبو بس حصل في الاطفال الاسباب بتاعته ممكن تكون كونجينتا كونجينتا الابسن للسيرويد السيرويد مش موجود او حصل فيها هايبو في كمان كونجينتا الانزيماتيك ديفيكت في اكسيسيف انتي سيرويد دراج ديورينج بريجنانسكي يعني كان طفل امه كانت عندها هايبر سيروديزم وكان الدكتور بديها انتي سيرويد هلمون دراج في الحمل فانه بدور عنده الطفل ده الثايرويد بتاعته ايه الجنرال بيكشر الجنرال فيتشر بتاعت الطفل ده يبقى ايه اول حاجه عنده بافنس في الايلت عنده ديلاي ديمتيشن بيقل التسنين بتاعه وبيبقى شورت ستيش. طب ايه السكنيت شينجز بيحصل عنده دراي رف كولد سكين جلده بيبقى ناشف تخين وكمان ساقع وبيقل معدل نمو الشعر في جسمه طب النيرفاس سيستم بيحصل عنده بيبقى عنده هورس اللي هو هورسنس كراي بيبقى صوت بكاء مميز قوي وبيبقى كمان معاه كارديو فاسكولار سيستم بيحصل عنده براري كاردييا بالنسبه للابديمنال مانيفيستاشن بيبقى عنده ماسل ويكنس ومن كتر ما الماسل ويكنس الجاي تي موتيليتي بتاعته بتقل خالص فبيحصل عنده كونستيبشن وممكن كمان يحصل امبليكال هيرنيا طب ايه الانفستيجاشن الاقي عنده التي سري والتي فور قليلين والتي اس اتش ببقى زيادة ممكن نعمل له اكس راي هلاقي عنده في الكارب البون هلاقي عنده اه اه في الاسفكيكيشن سيمتر اه بعد كده في حاجة اسمها الادلت ميكسيديما الادلت ميكسيديما ديت هي عبارة عن نيجليكتب برايماري هايبوسايروديزم يعني حالة هايبوسايروديزم والدكتور ما عرفش يعالجها، ناس كانت مهملة ما راحتش للدكتور دكتور ما كانش عارف هو الحالة ايه، راح اكتشف المستشفى حكومي دكتور انت ياس كتب لها ده واي كلام يعني هي كانت هايبو سيروليزم تت ممكن تتعالج لكن احملناها فقلبت بايه؟ بأضلت ميكسيديم ده بتاعها is autoimmune disease بعد كده الكلينيكال بيكتشر بتيجي دايما في ميل بتبقى في الغالب في ميل بتبقى عندها كونستيبشن وبيقل الهارت ريت بتاعها ومعها سكين بروجلي وكمان بتحس ان هي بتبقى عندها كأنها متنح اللي لا تستجيب يعني كانها مثلا عارفين بيبقى عنده اللي مغيب عن الواقع وكذا كده كأنها متنحها الجنرال فيتشر بتاعتها بتبقى بافنس في الايلد لوس اوف هير من الاوتر الثلث بتاع الاي برا الحواجب بتاعتها التلت الاخير بتاعها متشال طبعا في ناس بتشيلها كده لا بس دي متشاله واقع كلهم بيبقى السكن بتاعها بيبقى دراي طب هو بيبقى دراي ليه علشان بيبقى عندها ديفيشينسي في السبيشس جلاند سيكريشن يعني هو سبب ان الجلد بتاعنا بيبقى طري او ناعم ايه ان فيه الغدد الدهنية بتفرز الدهون دي فهي اللي بترطبه طب الفيميل ديت بتبقى ما عندهاش السبيشال جلاند دي طيب بالنسبه للكاردو فاسكولار سيستم بتبقى عندها ممكن يحصل لها وبيبقى فيه هايبر تنشن وبيبقى كمان بيقل الهارت ريت لان بيحصل برادي كاردي في, في بقى حاجات زي بتبقى سلو موفمنت بقول متنحك كده بحيث حركتها بطيئة عن الواقع الميموري بتبقى ضعيفة خالص ممكن يحصل كاربل طالنس سندروم بيبقى ديب ممكن يحصل مكسيديمة. كأنها بتبقى الجنيت بتبقى حاجة ايه؟ سايكوزس كده او سايكولوجيكال ومينتال ديستيربنز وبيحصل ديفنس واتاكسيا وبالنسبة للجي اي تي بيبقى فيها الا في الموتيلتي الموتيلتي بتاعتها كلها بتبقى ضعيفة فبيحصل كونيستيباشن كمان مع الكنيستيباشن مع ايه اللي اتحركت الامعاء بتبدأ يحصل بكتيريا اوبرجروس فبيحصل مرطة مال أبزوربشان سندروم دي بتلغبطكو جامع السؤال بيجي بيقول هل حالة الأضلت ميكسيديما بيبقى عندها كونيستيباشن فانت تقول صح يقول لك معها مال أبزوربشان سندروم فانت بتقول لا لا ليه ما هو كونيستيباشن خلى الأكل يفضل فترة طويلة صح فزود زود امتصاص لا هو سبب المال ابزوربشن ما لهش علاقة بالكونستيفيشن سبب المال ابزوربشن سندروم إن بيحصل بكتيريا الاوفر بروس البكتيريا لما بتكتر قوي هي اللي بتعوق عملية الامتصاص بالنسبة لجينة المانيفستيشن بيحصل بقى إلّت اللي خلاص مفيش ايه أي رغبة جنسية بالنسبة كمان للكلينيكال بكتشر نأخذها في نقطة معينة بيحصل ممكن فيها توصل لكوما ممكن بيحصل هيبو بنتيليش ممكن كاردياك فيليار هايبوجلايسيمي ممكن يخل هايبوثيرميا طب ايه هي الدفرنشال دايجنوست بتاعت حاله الهايبوثيرميا اسباب الهايبوثيرميا يا اما كولد ووزر واحد ناشف الساعة كده است درجه الحراره الجسم ساقع واحد شوك الدم بقى مش موجود في الاطراف الدم بقى متخفف جسمه من جوه طب في حاله الميكسيدينا وفي مرض اديسون والهايبوجلايسيمي طيب ايه هي الانفستيجيشن بلاقي التي 3 والتي 4 قليلين وبيبقى في زيادة في التي اس اتش طب كمان بيبقى عندها انيميا كل أنواع الانيميا بقى مايكروسيتيك مايكروسيتيك هايبركروميك نورموسيتيك نورموكوميك بيزيد كمان البرولاكتين طيب شمية معلومات نخدها كده على جنب ايه هو الديفرينشال دياجنوز بتاع بافنس في الايلد مش احنا قلنا من ايه عندها بافنس في الايلد لك انت قولي يا من ايه الديفرينشال دياجنوز بتاع البافنس في الايلد اول حاجة نفروتيكسندروب ومعاها المكسديم كأنها حالة من حالات ايه لا حالة يعني ايه اللي هو يعني الوقت مية بتتجمع في الجسم فبتعمل كأن بقى في الديفرينشال بتاعها نيفرتك نيفروتيك نيكسيديما كل حالات الإيديما ممكن اللي هو أنجينيورتيك إيديما سوبيريور في نكابة أوبستركشن. طيب نتكلم بعد كده على هذا اللي هي هل هل لها علاقة بالفنتريكولر والله هو بيقول لك يعني في معلومة كده بتقول ان ارتفاع درجة الحرارة بيصاحبه زيادة ضربات القلب بمعدل ايه كل درجة يصحبها عشر درجات ده في النور لكن درجة الحراره مطوته قوي او بتعلى قوي بيحصل اختلاف في الميكانيزم ده وده بتشرح في شابتر الفيفر ان شاء الله اي حاجه تجيلك انت شاكك في الثايرويد جراند فيها مشكلة اطلب حاجة اسمها ثايرويد بروفايل ايه الثايرويد بروفايل ان انا بطلب تي 3 تي 4 والتي اس طيب بالنسبة بالنسبه للثايروكسين يعتبر بوم مارو ستيمولنت طيب ايه اللي يعمل انيميا طب ايه هي اه بقى دايما بتجيلنا في البروبلم بيقول ايه في ميل عندها فتيق وبرادي كاردييا وكونستيبشن يعني في ميل هبطانه الهارت ريت بتاعها قليل ودايما عندها انسحاب يبقى الموست كومن داجنوز هو الادلت ميكسيديم عندها فيميل بتبقى عندها ميكسيديم طب ايه بعد كده الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل كل الكلينيكال بيكتشار تعتبر ايه ممكن يحصل لها كورونا ريهارتي تزيز يحصل لها ميكسيديما يحصل لها ميجا كولون بالنسبة للعلاج بندي ممكن ندي سايروكسين بس بحب نبدأ ب سمول دوز من السايروكسين طيب ممكن بعد كده جراديوالي ان احنا نزود الدوز طب ايه بقى علاج الميكسيديما المكسديما كما لازم ادي هيدروكورتيزون كورتيزون ودي معاها فليود ودي الالكترون ايه ريبليسمينت طيب وممكن كمان نزود معاها جولوكوز انفيوجن ليه جولوكوز انفيوجن عشان امنع الهيبو اللي بتحسن طيب بعد كده احنا هناخد حاجة اسمها سيروتوكسيكوزز السيروتوكسيكوزز دي اتكلمة عامة اي حاجة سيروتوكسيكوزز يعني معناها زيادة السيروكسين بس لكن لما اقول هايبر برصيروديزم معناها زيادة السيروكسين ليفل من, من السيروكسين طب اذا التهاب بيحصل لما بيحصل سيروديت بيحصل يعني كأن فبيحصل سيروتوكسوكوزز وليس هايبر سيروديز. مفهومه؟ ماشي. طيب سيروتوكسوكوزز الص... آه... عبارة عن زيادة سيروكسي. طب هيشتكي من ايه؟ كل كل حاجة هيشتكي منها كأني بتكلم عادي خاص. طب يبقى ايه هي بتشر بتاع. الـ A الـ Cyreotoxicosis زيارة هرمون. السي... هشوف بقى الـ Cyreot دي وابد اتكلم عنه خالص في مرض اسمه Graves disease ايه هو الـ Graves disease الـ Graves disease بنشخصه الاول ازاي هو عبارة عن Cyreotoxicosis فبلاقي فيه زيارة T3 و وممكن يكون hyper فبلاقي hyper وممكن يكون Autoimmune Brosis فبلاقي POSITIVE TSHR اللي هي Cyreot Stimulating Immunoglobulin الجريفز ديزيز ده عبارة عن سيروتوكسوكوزيز ساببه هايبر سيروديزيزم ده عبارة عن كومبليكس اوتو اميون ديس اردر بيحصل في ديفيوز توكسك جويتر وافصال موباثي ودير موباثي الكلينيكال ديكتشور في جينرال سيبتم ويت لوس انتولرانس طوغوت وزر طول ستيتشور جينيكوماتي بتبقى السيرويد غلاندا حجمها كبير. بالنسبة للسكن بتبقى السكن بيبقى وارم والثن وبيبقى فيه عرق غزير فخي بيحصل كمان كلوبنجز وبيحصل بارمر الريفينا طب بالنسبة فاسكولار هتيجي زياده هرمون بيحصل تاكي سليبنج بيبقى عالي وهو نايم بيبقى بتاعه بيبقى البالس بتاعه بيبقى يبقى في الكاردياك اجزامينيشن هلقى القلب بتاعه عمال يشير ويخط الهارد ساوند بتاعها صوته عالي طب النيورو سايكاتريك مانيفيستيشن هيبقى عنده نيرفاس نيرفاس نسل عصبي وقلقان ومتوتر هيبقى عنده فاين تريمورز ده كله بسبب ايه السايروكسين زياد الماسكولار مانيفيستيشن هيبقى عنده مايوباسي ممكن يحصل مايسينيا جريبس لان هو مقراض اوتو طب الجاسترو انتستاينل هيحصل هيبردفكيشن يبا احنا عكس اللي فاسد كان اللي فاسد بيحصل ايه كونستيباشن. نتيجة ايه اللي في السيروكسين لكن هنا هيزيد حركة الامعاء فيحصل هيبردفكيشن او ضياري بيحصل ويتلص. بالنسبة للأوكلور مانفستيشن ديارة السيروكسين بيعمل ايه ليد ريتراكشن العين بتاعته كأنها بعيدة عم مفتوحة خالص لاج في الابر اي ليد مش قادر ينزل في العين كويس بيحصل عنده بلينكينج بيرمش كتير طيب بعد كده بيحصل اكوميليشن للميوكوبوليساكارايدز في العين من ورد نتيجة ده ايه كأن عم حصل عملية اكوميليشن للايه حاجات ماجليكوزا مينو فبيحصل انفلتريشن في الريترو قلبيتر فبيحصل بقى ايه كان حاجه ورا العين من وراء بتتكوميت فغاضب عنها تبقى مزقه العين لقدام فبيحصل اكزوثامس وممكن سواء وممكن يحصل اكسترنال اوفسالمو بليجيا الاثر مانيفيستشن بيحصل اوستي بروز نتيجه ان بيبقى فيه خلل في ترسيب ايه الكالسيوم بيبدا يقل ايه ترصيب الكالسيوم بعد كده في حاجة في اهم حاجه بس نحب نتكلم عنها اللي هي كارديياك سيبتوم بتاعه بتاعه الحاله ديت ان بيبقى قلبه بحس ان هو نايم كأنه صاحي قلبه عمال يدق بالمعدل بالعكس كيمكن اعلى من صح الهارت ريت بتاعه على حتى هو نايم الدايجنوز بنعمل له ثيروكسين بروفايل ثايرويد بروفايل بقى عنده تي ثلاثة عالي وتي4 عالي وتي اس اتش عالي, عالي. اه كمان بنحب نعمل له حاجه بتيجي دايما في الام سي يو هل الراجل ده عنده الكالسيوم ليفل بتاعه عامل ايه الكالسيوم ليفل بتاعه عالي بيبقى عنده هايبر كالسيم طب السبب ان سيرم كالسيوم واليورينري هيدروكسيبرولين بيزيدهم نتيجة البون تيرن اوفر طب بتاع الحالة دي ممكن يكون واحد عنده أو واحد عنده مال واحد عنده هايبردي أي مرة عن كل واحد لواحد. الحل زي بيقول في ميل عندها خمسة وثلاثين سنة عندها إنسومنيا عندها إيرتابليتي عندها زائد في الغالب هتبقى ثايرو طب ايه كمان ديفرنشال بتاعها ممكن يكون عندها مايترال فالس برولابس بس طبعا الاحتمال 90 هي ثايرو توكسيكوسيس التريتمنت بتاعها بنعالجه ميديكال وراديو اكتيف وثايروكتومي بنشيلها وممكن نعالج الكومبليكيشن اللي حصل طبعا الميديكال تريتمنت لازم نشخص المريض ده ونعالجه قبل سن ال بنبدأ نعالج المريض بندخل نديله سيليتيف مواد مهدئة بدي له بروبرانولول اللي هو بيتا بلوكر علشان يقلل المشاكل بتاعة الهارت ويقلل التريمرز ويقلل العرق ويقلل التاكيكاردي بدي له انتي هرمون علشان تقلل ان الهرمون ده يطلع بس الاعراض الجانبية بتاعة الصي... الانتي ثايرويد هرمون ان هي بتعمل جي اي تي ابسيت وممكن تعمل بوم مارو ديبريشن وبتعمل انافلاكتيك والرجيك رياكشن العلاج بقى بتاع الراديو اكتيف ايو دين سيرابي ده اللي خليته مكلسوم الكنترا انديكات انه بنحبش نستعمله لواحد حامل او بضربدة الكمبيليكيشن بتاعته الراديو اكتف ايو دين بيحصل ميكس ديمة وممكن يحصل هايبو بلاستيك طبعا السيرجيكا اللي بقى خلاص عادش في حالات الكنتر انديكيشن والكلام ده ده كله كان كلام قديم السيرجيكا دلوقت هي العلاج الاساسي اللي بيحصل وطبعا الجراحين وتطور الالات وتطور عملات الجراحة بقت العملية دية تايفة خالص بالنسبة له هو بقولك ان هو بيشيل سبع اثنان ويرميها وبيزرحها جوه الكيوبة الفصة او بيزرحها في الارض ده كله ان شاء الله ايه في الجراحة بإذن الله بس أهم شيء في الكمبيليكيشن بس بتاعة الجراحة ان بيحصل transient hypo calcemia السبب بتاعها لان السبب بيحصل كومبريشن في residual traumatized تيشو من الoperation بتاعة الparathyroid فبيحصل hypo calcemia دي بقى طبعا في الجراحة بس عرفها ايه ان من الكمبيليكيشن بتاعة ازالة الغدى ان بيحصل hypo calcemia ماشي طيب ازاي بقى نعالج الكمبيليكيشن والله من ضمن الكومPLICATION اللي كانت بتحصل في حاجة اسمها سايرود سترو أو سا سايروتوكس اللي سايروتوكسيكرايز طب نعالجه ازاي؟ نبدأ نحط دماغه تحت الحنفية والبلش مايا سعة عليه ليه لان المية السعة بتعمل بازو كونستريكشن احنا عندنا هو عنده درجة حرارته عالية فبنغطيه ببطاطين سعة أو بنحط عليه كنمدين بنعمل بنعالج الهيبرتينش بنديله هايدرو كورتيزو الاسبسيفيك سيرابي ان احنا ممكن نديله بوتاسيوم ايو دي. طيب ايه هي الاسباب بتاعة الهايبر بيريك دي او ارتفاع درجة الحرارة في اول حاجة اه حالة الهيد واحد قاعد في حتة سخن مش بالشمس فترة طويل هيستدرجة الحرارة هلاقيه عالي اه سيروتوكسي كرايسف او الهالوسين ودوت بيحصل مع البنك اهم حاجة نعرفها اعرفها ان زيارة السيروكسين بيؤدي الى قلة الكورتيزول توكسيك مالتي نوديولر جويتر الحالة دي بتشخيصها بالصنافر وكمان بنلاقي ان في هاي ليفل من التي تلاتة العلاج بتاعها راديو اكتف ايو دي الهايبر سيروديزم ديوري دورين ديجنانسي العلاج بتاعها سمول دوز اوف كاربيمازول الكاربيمازول دا هو تلو يعني هو جوا يعتبر فيه في البريجننسي طب الثايرويدايتيس ده عباره عن باسيف ليكيدج اوف ثايروكسين باسيف ليكيدج اوف ثايروكسين او ثايروكسوكوزس وذ لو ابتاك كمان زيادة الاي اس ار الجزء اللي قلته في اول الثايرويد تاني بالراحة عشان نفهم يعني ايه ثايرويدايتيس احنا قلنا الثايرويد لما بتزيد السيروتوكسيكوز قلنا هو عبارة عن ديادة الصيروكسين ليبت كلمة عامة لكن الهايبر سيروديزم زيادة السيرويد نتيجة من افراز الغدة لكن لما الغدة بتلتهب بيحصل التهاب لما بيحصل التهاب الغدة بتخر سيروكسين ولكن ليس هناك هايبر سيروديزم الكلام اللي انا هرخصه في السيرويد ثلاث كلمات ان هي مرض انفلاميشن ففيها زيادة الاساة مرض في زيادة السيروكسين فهتكلم على كل حاجة السيروكسين مرض له علاقة بالأوتو أميون فهو له علاقة بالأوتو أميون مرض الكومبليتاشن بالضبط كأني بتكلم على هايبر سيروزيد العلاج بديله أسبرين زائد سيرويد زائد سيرويد إس حكاية الهشي موتو سيروزايتس لا بديله سيروكسين إنفولدوس وبعد كده هعمل له لفترة طويلة طويله علشان امنع الايه الميكسدين الجويتر او الثايرويد انارجمنت بتبقى في كلينيكال بيكتشر في في الغالب المريض بيجي بيشتكي من حاجه كوزمتيكيو انا شكلي يا دكتور مش عاجبني رقبتي فيها حاجات مكلكه ط عنده سويلنج في ايه في المنطقة بتاعة الثايرويد عنده باينلس أو باينفوليس ويليم حاجة مدايئة ممكن تعمله بريشار سيبتوم الحكاية السيرويد لما كيبريش مدايئة وضغط عليه في ايه فتعباه طيب الاسباب بتاعيذها في الغالب بتبقى سيسيولوجيكال زي ايه مع البرجنانسي بارشوية في كمان الاوتو اميون زي الجريفز والهاشموتو وممكن مع السيروديس ومع ايودين ديفيشنسي طبعا مع حالات الماليجنانسي لو كانت نودلار ممكن تبقى مالتي نودلار او سليتري نيو وكمان في حالات التيومر بتاعة الصيرويد. اي أي حالة في حالات الصيرويد قلنا بنعمل ايه تي وتي وتي إس إيه وممكن نعمل سكان او ألترا ساوند سكان وممكن إكس راي. لو كانت الحالة في سريرجية ما بنعالجهاش ولا حاجة خلاص هو صيرويد سليم طب لو كانت جراحة بتحفاج جراحة لازم نشيلها زي الماليجنانسي او عملت بريشار سيبتو كبرت او فضغطة على اي حاجة على القومان كاروسد على اي نيربات معدية في المنطقة دي او كوزموتيكريز واحد بقى ممثل مغني حد يعني الحكاية ديها ستفرق معاه فام دايقه فخلاص يشيلها السيرويد ماليجنانسي ده جراحة تسئلش في سنة خمسة سليتر فيرويد نيديول اهم حاجة, دي حاجة جراحة اهم سؤال فيها أعرف هي هل فيها تيومر ولا لا طبعا لو كانت هاشوموتو سيروديتس هعملها كأنها سيروديتس هنعمل سيرويد اسكان السيرويد اسكان هو اللي هيحدد لي هي فيها هل فيها تيومر ولا لا ممكن كمان نعمل سونار العلاج بتاعها سيرجيكا روموتر لو كانت فيها مالجنانسي خلاص وبكده انتهت السيرويد البراثيرويد جلاند البراثيرويد جلاند من الغدد اللي لها علاقة بتنظيم الكالسيوم هنعرف ان في علاقة جامدة جدا ما بين الكالسيوم وفيتامين دي اشهر كلمة بتتقال عنهم كحاجة شعبية كده او حاجة لتقريب شوية بنقول ان الكالسيوم عبارة عن الطوب وفيتامين دي عبارة عن المونة اللي بتلزق الطوب في بعض لما بنيجي نبني جدار وفيتامين دي بيزود امتصاص الكالسيوم من ال اي تي وبيساعد على ترصيب الكالسيوم في الجسم فعشان كده دايما اي واحد مكسور لما نيجي نديله كالسيوم مهما نتديله كالسيوم وما بدلوش فيتامين دي بيفقد كمية كبيرة او منه فعشان كده لازم نتديله مع الكالسيوم لازم ياخد فيتامين دي طب ايه هي النورمال فاليو بتاعه الكالسيوم في الدم هي من 8.5 إلى 10.5 ميلي جرام بردي سليتر. طيب البارصيرويد هرمون. الهيبوكالسيميا لما الواحد الكالسيم بيقل في دمه بيطلع على طول البارصيرويد هرمون طب البارصيرويد هرمون لما بيزيد بيعمل ايه؟ أول حاجة بيقلل الكالسيم اللي نازل في إزاي إنه هو بيزود الرئة بتاع ال وكمان بيزود اكشن في البون فبالتالي بي كأنه بيدوب من, ال من العظم الكالسيام ويدخله للدم عشان يزود السيرام كالسيام واخد بالك ان الباراثيروت هرمون كل همه انه هو يخلي الكالسيام اللي, اللي في الدم نورمال ما يهموش بقى بيجي من ايه يجي من العظم, العظم يبوز هو ملوش دعم كمان الباراثيروت هرمون بيزود الانتستين الابزور بشان من ايه من الكالسيام طيب في بعد كده علاقة ما بين الثيروت هرمون والكالسيم بيقول ان زيادة الثيروكسين بيزود عملية التيرن اوفر بتاعة البون فبالتالي بيعمل هايبر كالسيمي اول حاجة هنتكلم عليها هي الهايبر بارا سيروديزم دي بروبلين مشهورة قوي من ضمن الاسباب بتاعتها في برايمري هايبر بارا سيروديزم اللي هو يعني عنده ده كأن يعني كأنها حاجة وراثية أو في هم دايما بيحبوا لخاصوها في ثلاثة بي و او ام اي و ايه و برا سيروت دي كتأسيمة يعني مش مش كأسباب ليه بقى لأن احنا عندنا لما بيحصل الكالسيوم بيقل ايه اللي بيحصل لما الكالسيوم في الجسم بتاعي بيقل غصب عني هيزيد الايه فبالتالي ايه هي الكلينيكال بكتشر الكلينيكال الهايبر ده سؤال مشهور جدا جدا جدا جدا في الامتحانات يجي بخطين يا او كلينيكال فعلى شراء تيه بيحصل نوزيا وبوميتينج وضيارية وممكن يحصل كونستيباشن وبيحصل كمان بانكرياضايتس ليه؟ لان احنا عارفين ان الكالسيوم بيزود الجاسترين اكشن وجاسترين استيميوليشن فلما يزيد الجاسترين بيحصل بيبتك ألثر خدنا بلكده برضو ان المريض اللي يبقى عنده مشكلة في الكبد بتاعه بيبقى عنده بيبتك ألثر قلنا ليه؟ لأن الجسترين بيتكسر في الليفر فلما الجسترين ما يلاقيش خطة يتكسر فيها الليبر بتاعه هيزيد فيحصل بيبتيك ألزم على سين نقص كمان بيعمل ديبريشن وبيعمل كوما عن نيورو ماسكولر بيحصل ويكنس وهيبوتونيا بالنسبة لكاردك بيحصل هايبر تينشان ليه الكالسيوم أثروا ايه على البلات بيزل الكالسيوم بيعمل فازو في البلات بيزل فبالتالي هيعمل ايه هايبر تينشان بالنسبة للرينال هيعمل بوليوريا وبوليديسيا ممكن كمان تتكون الحصوات بتاعت الكالسيم ليه معايبركالسيمي بالنسبة للأي بيحصل كورنيا الكالسيفيكيشن بالنسبة للبون بيحصل ايه انا دلوقتي عند الكالسيم في الدم كتير فانا جايبه منين اين انا جايبه من العض فهيبدأ يحصل بون بوني ايك يحصل بون بين يحصل ارث رايتس ما هو الانفتيجيشن؟ نحن نقوم بعمل السيرم كالسيوم والسيرم فوسفاتيز و الألقالين فوسفاتيز طيب بالنسبة لليورين أنالسيز سأبدأ أن نجد الكالسيوم نازل كتير في اليورين طيب لو عملنا x البون Album بقى هو ده بيعتمد على حسب الحالة يعني مش معقول واحد بقى له أسبوع عنده هايبر كالسيميا فمهما هدوب في العظم بتاعه مش هيقل زي واحد عنده عشرين سنة عنده هايبر كالسيميا نعم ممكن كمان نعمل بارا سيرويد هرمون ممكن نعمل البروتين الكتروفوريسس عشان حالات المالتيبل مايلوم زي اللي هي الاميونو الحاجات دي في معلومة نعرفها ان الكرونيك رينال فيليير المريض يعني اليوريميك على طول عنده هايبر كالسيمي فبيحصل عنده سيكندري هايبر بارا ثايرويديزم ليه لما بيقل الكالسيم ليفل في الدم غصبا عني البراثيروت هرموني يزيد علشان يدوب من العظم ويجيب من العظم يحضف فين في الدم علشان يحافظ على المورمر ليفت طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعت واحد عنده هايبارباراثيروديزم واحد عنده هايبارباراثيروديزم ممكن يحصل له ايه العظم بتاعه عمال يدوب فهيحصل له فراكشن الـ الـ الـ الكليه هتبقى فيها انفكشن ويبقى فيها ستو طيب ايه هو الديفرينشال دياجنوزز بتاع الهايبر كالسيमिया يعني واحد عنده الكالسيوم كتير في دمه ايه الأسباب واحد بياخد فيتامين دي كتير واحد عنده ساركيدوز ساركيدوز ليه لان الساركيدوز دي بتطلع تيشوميت ابولايتس التيشوميت ابولايتس هي الاكتف فورم بتاعه فيتامين دي يبقى كانه برضك بياخد فيتامين دي كتير او واحد بياخد كمان كالسيم كتير انا عارفين ان بوب عنده قرحة في المعدة بيعودوا يقولوا له اشرب لبن كتير كل ما اشست بالوجع ده الكلام ده كان قديم شوية قبل ما يخترعه البروتون بامب انهيبتر اللي هو الامدروزولو الادوية دي فكان زمان هو كل ما اشست بحرقان في معدته يشرب لبن يشرب لبن فهو كان بياخد كمية كالسيوم كتير فكان ببقى عنده هايبر كالسيمي في الناس اللي عندها اكسيسف بارا سيرويد هرمون سيكريش في حالات الماليبن في أنواع من أنواع السرطانات زي المALT بالمايلوما والإنفوما ونوع وأنواع الميتاستاتيز وأنواع البرمليج نمتصنرون بيطلع أكتيف ميتابولايتس الأكتيف ميتابولايتس سديب تشبه فيتامين دي 3 اللي هو الأكتيف فورم بتاعت فيتامين دي في كمان درج بتزود الال كالسيم زي الصيادزي في برضو اندوكراينال ديزيز زي الهايبر ثايروديزم والآديسونديزي طيب طبعا واحد عنده هايبر باراثيروديزم لو ما عرفناش نعالجه ممكن نشيل ايه الباراثيرود سيرجيكا الريموبا الميديكال تريتمينت بتاع هايبر كالسيميا احنا بنحب ندي للمريض بنديله صالين ومعاه لازيكس اللازيكس هينزل الكالسيم والصالين هيبدأ يمنع الوبرلود اللي بيحصل في الكيدني فبالتالي ما يحصلش فيها اي منافستيش ايه ممكن كمان نعمله هيمودياليسس احنا عارفين ان الزرار بتاع الغسيل الكلوي في المكنه فيها الزرار بنتحكم في ايه في احنا عايزين اللي و ايه اللي ينزل وايه اللي ما ينزلش طيب الهايبوباراثيرويديز ده عكس الهايبرباراثيرويديز الاسباب بتاعتها ممكن تكون اسباب ايديوباسيك ما لهاش سبب ممكن يكون واحد شيلنا له الباراثيرويد جراند واحد عنده كونجنيتال ديفيشينت فيه واحد اتعرض للراديشن الكلينيكال بيكشر لما الكلينيكال بيكشر اهم حاجة فيها كلمة تيتاني، بيبقى البيشنت عنده نيورو ماسكرال إرديتابلتي، فبيبقى عنده كرامب وإيه وتيتاني. ال الهاي ببارس هيروديزم بنشخصها بسولاسي، إلته الكالسيم زيادة الفوسفات بتاعته سليمة. طب الصودا هاي ببارس هيروديزم. هنا في التشو، بس متعرفش حاجة تاني. التيتاني تعريف التيتاني؟ ده عبارة عن حالة من حالات كأن في تشنجات في العضلات بتبقى نيورو مذكرة لإجزائي بيقل فيها الكالسيوم وبيقل المغنيسيوم وبحصل الكالوز. الكلينيكال بيكتشر هو هيشتكي من شوية منفستيشن كأنها تشنجات في العضلات طيب ايه هي الاثرقوزز بتاعة الهايبوكالسيميا ايه الحاجات اللي بتعمل هيبوكالسيميا في ناس في الكرونيك رينال فيلر بيبقى البيشنت بيجيله تيتاني هو مش مشهور قوي لان الاسيدوز بيزود الايونايزابل كالسيوم والناس اللي بتاخد كالسيوتنين ثيرابي والفوس... والفوسفيت ثيرابي وممكن الاستريتيد بلاد لو خد كميه كبيره المانيفيستاشن بتاعت التيتاني هيقول بقي بينمل عليا عنده زلال عنده ماسل تويتشن ممكن زوصل الحكاية الconvulsion وببقى irritable الانفستيجيشن هلاقي الكالسيوم قليل والفوسفيت والماغنيسيوم قليل نعمل كيدني فانكشن تست عشان نتأكد في الحالات في العلاج بساعة تيتاني الحالات لازم في لو جاي لواحد فجأة عنده تيتاني وتشنجات اهم حاجة احافظ على ايه احافظ ان الهوى يخش رئته ليه احنا عارفين ان حوالين البرونكاي في مطر اول ما يحصل اسباز هتقوم قافل على البرونكاي فهتمنع دخول الهواء فلازم ادخ امنع الحكايه ديت بان انا ايه ابدا ادخ له هوا بقى على فنتيليشن وكده ممكن اديله انترافينا كالسيوم جلوكونيت بس لازم اديه بالراحة بالراحه لان لما بدي كالسيوم كمية كبيرة وبسرعة هيعمل ايه ممكن يعمل كونتراكشن في في الهارت طبعا هارت بلوك ده نشرحه طبعا في الكارديو الحكايه دي طبعا الحكايه بقى ان احنا هنحافظ عليه ببدا ازود له الكالسيوم انتيك بعد كده بس ده مش حلقة امرجنسي بقى خلاص انا بدأت اتأكدت ان هو ده خله هوا ما فيش عنده مشكلة خلاص ابدأ بعد كده ازود له وقال كالسيوم ايه بقى لبن حاجات دي ممكن اديله كالسيوم كربونات ممكن اديله اللي هو فيتامين دي وابدأ اعالج السبب اللي عامله المشكلة شكرا السوبران رينا الجلاند الفيسيولوجي والباسو فيسيولوجي والسيكريشن ده كله ما يهمناش في حاجة احنا يهمنا بس في ازاي بتصنع الاستيرويد بنعرف ان الكوليسترول اللي هو الكوليسترول هو الحاجة هو الطوبة الاساسية اللي احنا بنبني عليها الميرالو كورتيكويد والولايكو كورتيكويد والاندروجيد حكاية الفيسيولوجي ايفكت بتاع الكورتيزون هركز بس على كذا نقطة معينة بيحبوا جواك الامي سيكيو اللي ايه هو الايفكت بتاع الكورتيزول ان هو بيزود الجلايكوجينوليسيس وبيعتبر انتي انسيول انتي انسولين اكشن كانه ديابيتوجينيك يعني بيعمل هايبر جلايسيمي وكمان بيزود البيبسين وبيزود الجاستريك اسيديتي عشان كده بيعمل البيبتيك Answer. وبيعتبر هو بيعتبر انتي الرجيك علشان بيقلل الهيستامين ريليز نبدا في الكلام المهم على طول ان الادرينال جلاند هاي بو بيحصل في برايمري ادرينال ديس وفي سكندري ادرينال ديس ادرينال ديس ده زي امراض ثابتها زي الاوتو زي التبي سركيدوز او الدستيرون زي حصل مشكلة معينة في حتة معينة نتيجة مثلا الهيبرين سيرابي او واحد بياخد كوفيرتينج انزيم انهيبر نتكلم على مرض أليترون مرض أليترون بيبقى عنده برايمري هايبوفانكشن في الأدرينا الجلال الاسباب بتاعتها ممكن تكون اوتو اميون وممكن تكون ايبي وطبعاً معها ممكن كمان يكون الـ HIV وفيه درج بتعمل المرض ده زي الكتوكونازو وكمان انزيماتك بالفكت الكلينيكال clinical picture أهم كلمتين اللي يعرفوني انت عارف ولا مش عارف أو فاهم ولا مش فاهم إن المريض بيبقى عنده hypotension وهيبر بيجمينتشن الـ hypotension نتيجة قلة الكورتيزو وقلة الـ aldosterone فبالتالي بيبقى عنده hypotension لانه احنا عارفين ان الكورتيزون هو اللي بي بيخلي البلاد فيزل بتبقى بتتأثر بالادرينالين فبتحصل فيها فازو كونستريكشن فانا لما بقلل الكورتيزون بقلل حساسيتها للفازو كونستريكشن فكأن حصل فيها فازو دايلاتيشن طب الهايبر بيجمنتيشن ليه لان بيحصل دايركت دي ال على الميلانوسايت فبيحصل فيها بيجمنتيشن وكأنه متعرض للشمس أشهر أماكن بيبقى فيها المنطقه دي المناطق المعرضه للايه اللي وكما الاكسبوزد والوش بيحصل في البق الميكوزا السبب قله الكورتيزون بيزود ACTH بيحصل كمان معاها داياريه طب ايه هي الادسون كرايسيس نتيجة استرس ده حصل انفكشن او تروم بيقول بيشنت عنده باست هستوري اوف تي بي وتعالج من التي بي وبعد شوية بعد فترة طويلة حصل عنده هاي هايبوتينشن وديسكالاراشن اوف ذا سكين ده الهاي الهايبوتينشن وديسكالاراشن اوف ذا سكين يبقى مرض بروبلم ثانية بيقول بيشنت وقعد يتكلم شويه يقول عنده باست هيستوري اوف تي بي وتعالج من التي بي بعد كده حصل له ديزنيا اور سومنيا سيستميك فينا ده معناها ان التي بي بعد شويه عمل فايبروزس حوالين البريكارديا فعمل كونستريكتيف بريكارديا معلومه كمان هنضيفها على هتبقى ثلاثيه اديسون ايه هي ثلاثيه اديسون اللي هو هاي بوتينشن هايبر بيجمنتيشن وضيارية. بس الضيارية مش منتشرة قوي او مش مشهورة قوي لان هي بيحصل قبده من البين وممكن في بعض الاحيان يكون استبع. الامبيستيجيشن عنده إلته الصوديوم وزيادة البوتاسيوم وكمان ايزينوفيليا. لان الايزينوفيليا لها علاقة بالكورتيزون. بالنسبة للترتمنت احنا بنزيله استروي ريبليتمنت بديله هاي دركورتيزون وبديله الادستيرون لايك سابستن اللي هو ومعها كمان ده أبدا اديله أزيله هاي بروتين انضيض وهاي كربوهيدرات ضيت. وأبدأ أمنع عنه الاسترس والинфекциون والطرومة وكمان أعالجه من السبب لو كان السبب هيدا. ايه هي الأكتيوت أدريمل فيلير دي بروبلم. هي عبارة عن كوما أو شوك ومعاها إدرينوفيليم. الأسباب بتاعتها بتبقى عبارة عن إدسونيان أو أدرينال كرايسس نتيجة استرس. operation infection trauma او اديسون ديزيز وقلب بكرايسيس سادن وذروف اوف هاي دوز اوف كورتيزون عشان كده دايما يقولك لما تدي كورتيزون لازم تسحبه بالراحة هنقعد نتكلم عن الحكايه كتير قوي في الروماتولوج ان شاء الله وكمان بتحصل مع الانتيكواجولانت ثيرابي الكلينيكال بيكتشر هيبقى هيشتكي من هاي بوتينشن وشوك وابدومينال بي دي تعتبر من حالات الأكيوت أقدم وبصل معاها وبصل هايبر بيجمينتيشن وكأنه مرض أديسو الانفستيجيشن هلاقي قلة الكورتيزون وقلة الكالسيوم قلة أسف الصوديوم وزيادة البوتاسيوم ومعاها كمان إزينوفيلي التريتمينت بدله صالين ومعاه هايبرو كورتيزون طيب ايه هو الديفرينشيال دياجنوز بواحد عنده هايبر بيجمينتيشن واحد دونه مزمئ شوية اول حاجة رشي موجود في جنوب السودان مثلا. مال نترش ما بتغزش كويس. عنده ثمينية اللي هو عيلته كده لونها غامق شوي. بتعرض للشمس هو شغله متطلب منه كده. بس دايما تلاقي اللي شغله متطلب منه كده هتلاقي المناطق اللي ظاهرة في جسمه هي الغامقة. لكن المناطق التانية هتبقى فتح فاتحة نسبيا وكمان مرض أديسون ومرض الهيموكروماتوزيز اللي كرلمنا عليه في الليفر اللي هو زيادة ترسيب الايه الحديث. ومع البريجننسي مع الحمل بعض مناطق من المراه بيزيد فيها اللون الغامق ده نتيجه الهرمونات بتاعه الحمل بيقول بيشنت عنده بعد كده جه له بعد العملية اسنا الضغط لقيناه بقى 90 على 50 يعني عنده هيبوتنسيون ايه هو بتاعه ده حالة منينجايتس والمنينجايتس ألب بأكيوت أدريل في بعد كده الكوشنج سندروم الأطلاع بتاعها هو عبارة عن أشهر حالة ليها هو لونج ستاندينغ أو لونج كورتيزول سيرابي ده أشهر سبب ويعني إحنا نقدر نقول وطبعا معها الأدينوما والأدينوكارتينوما والأدريل الغلند البروبلم اللي فيها والميكرو أدينامو بس أشهر سبب واحد بياخد كورتيزون لفترة طويلة الكلينيكال بيكتشر هو عبارة عن هايبر تنشن ومعاه ديابيتس ومعه اوبيزيتي يبقى هايبر تنشن ديابيتك اوبيز بيرسي دايما بتيجي في الفيميل أكتر بيحصل إعادة توزيع للفات في الجسم تبقى كأنه البفل هامر اللي هو الفيس بيبقى مون فيس راويندد المنطقة اللي هي بتبقى ما بين الكلافكل والاسكابولا المنطقة اللي هي بتحس ان هي في التغويتة شوية كده اللي هو الانتر اسكابولار بحس ان بقى فيها فاد بوزيشن هو بيبقى بفلو هامب أبيرانس وطبعا معاها أبيرانس بيحصل لغبطة في الكربوهيدرات متابليزم بيحصل هايبر بلايسيميا نتيجة الاسترويد فبيحصل بقى كأنه عنده ضيابيت بيحصل ايه بوليوريا بيحصل بعد بولي قلت البوتاسيوم وبوليوريا يوريا وبوليديبسيا وبيحصل ايديما بيتحصل هايبو كاليميك هايبر تنشن طيب لما يجي يقول لي برونكوجينيك كارسينوما وحصل فجأة عنده كوشينج سندروم ده معناها ان في باراماليجنانت ميتابولايتس هي اللي طلعت ولها شكل من كانها كورتيزون فال انفستيجاشن هو مفيش انفستيجاشن لابوراتوري يعني مهمة قوي يعني هيشز بسفر بس احنا بيهمنا ان احنا نشوف الكورتيزون ليفل. ففي قبل ما اتأكد انا شاك في المرض قبل ما اكلف العيان يعني ابدأ اكلفه بقى وقعد اقول له عمل لي ليفل وعمل لي الاتي تي اتش ميجرمنت وعمل لي ام ار اي و سيد اسكان اتأكد اصلا من الاول ان هو عنده الكورتيزون عالي طب ايه هي دلائل ان الكورتيزون عالي في جسم الانسان اول حاجة ان انا الاقي عنده الهاي بلاد شوكر وهاي بوكاليميا والبلاد بكتشر هلاقي فيها الايزنوفيليا قليله تاني ده عشان اتاكد ان هو عنده الكورتيزون عالي هلاقي عنده سكر عنده هاي الكالسيوم الاقي البوتاسيوم القليل اسف الكالسيوم قليل وهلاقي عنده ايزنوفيليا قليله بعد كده بقى ابدا انا اعمل له الايه اللي هو الكورتيزون اساي والديكساميسازون ميجرمنت وايه الاسامي دي كلها بس انا طبعا بنعمل MRI و CD علشان يجيب لي الحكاية من الاخر طب ايه هي في حال كوشنج سندروم والله انا مش هتكلم عن الحكاية دي بالتفصيل زي ما يعني كدفرينشل دياجنوز وكده لا انا اهم حاجة في مريض كوشنج سندروم ان انا الحقه قبل ما يجيله الكلام ده كل يعني أنا ألحق الفيميل ديات قبل ما تبقى عندها Hyper Tension وتبقى عندها Diabetes وأوبوزيتيف وتبقى شكلها منفذ وبافلو هامب والحاجات دي كلها فإيه بقى اللي أنا أقدر أنحقه في الحاجات دي كلها إن الفيميل هتيجي تقول أنا بخش الحمام كتير وعند وبشرب وعايزة أشرب ميا كتير فدي فأنا كدكتورة شخصا إن هي حالة Diabetes ترى ما شكيت إن هو Diabetes وهي Hyper وهي في ميلي يعني في الغالب وزنها تقيل شوية والله انا ابدأ اشوف الكورتيزون في دفنها عامل ازاي بان انا اعمل الانفتيكاشن بتاعي الديابيتس وهلاقي الهايبوكاليميا وهلاقي عندها الازونوكيليا ولائينة شوية ده يخليني اشك ان هي فوشنج سندرو الديفرينشال دياجنوزز ممكن تكون سيمبل اوباديتي في ميل مجرد بس ان هي اوباديس شوية او هايبرتينسي في ديابيتك بيش راجل, راجل او ست عنده الحاجتين مع بعض هو تخين اصلا وكمان ضغطه عالي حاجة تانية خالص وبعد كده جاله ضيابيت او في ميل اشهر حاجة ان في ميل بتكون بتاخد كونترا سيبت في ميل بتاخد حبوب منع الحمل فهي اصلا وعندها اوبرويت وضغطها عالي وبيزود ايه الكورتيزون او الناس اللي بتشرب قفل كتير الديفرينشال ديجنوزيز عبارة عن ايه واحد سيمبل اوبزيتي اتنين وباس هايبرتينت في ديابيتك بيشنت او في ميل بتاخد كونتراسيبت في بيلت اربعة الكثولي بكون سامش بالنسبة للتريتمنت الميديكال تريتمنت احنا بنزود البروتين انتاك ممكن ندي اللي هو كلوريد البوتاسيوم اللي هو كيسي ال ممكن نديله انسلين عشان نعالج الديابيتس نشوف بالنسبة للسيرجيكال بقى على حسب الحالات طبعا السيرجيكال ده كان حاجات قديمة يعني دلوقتي بالحلاج بالإشعاع والحاجات دي طيب الكنجينتال أدرينا الهايبر بليزيا الكنجينتال أدرينا الهايبر بليزيا ده بكتشر بتاعتها هي عبارة عن فيميل عندها هيريتزم قبل ما يحصل عندها من أركيشن طيب طب الميل بيحصل عنده مشكلة في البيوبرتي. اللي بالنسبة للتريتمينت بنعالجه بجلايكو في سيربي هو زيادة طيب. المرض ده هو كل اللي تعرفه في ايه اللي هو <congenital> <blazing> أنا كل اللي أنا عايز أعرفه إن هي في صغيرة لها داء نشاني بس ده حتى جنب العنوان في صغيرة لها شانب وداء بس وخلاص هو ده اتطلع بعد كده هنتكلم على الكونز سندروم الكونز سندروم ده هو عبارة عن بيزيد الالفدوستيرون فالالفدوستيرون لما بيزيد بيحصل سوديوم ريتينشن والبوتاسيوم اكسكريشن فبيؤدي الى هايبرتينسيف هايبوكاليميك طب ايه هو الدفرنشال بتاع واحد ضغطه عالي وعنده هايبوكاليميا هو عنده يا اما كوشنج يا اما كونز يا اما رينال اترستينوز ليه رينال أرتج استنوزز؟ لأن الرينال اسكيميا بيحصل سكاندري هايبر ألدوستير. طب الهيوبكاليميا بتعمل ألكالوزز. هل الألكالوزز يعمل تيتن؟ يبقى هايبرتينش. ومعه كاربل إزبال يبقى كرون سندرو. طب الهيوبكاليميا بتأدي إلى إلته الكيني سينستيفتي للأن هرمون كيرمو. فيخل بوليوري وكأن الكلية لا تستجيب للأنتديريت هرمون ثاني في كادي. الهايبوكاليميا بتقلل حساسية الكلية للانتديريوتك هرمون يبقى كأن الانتديريوتك هرمون ما بيشتغلش فيخل بولي يوريا يبقى نرجع بقى للكرونز كلينيكال ب... آه... بيكتشر ففي في مشاكل نتيجة زيادة الصوديوم ومشاكل نتيجة قلة اللي البوتاسيوم اللي هو البوليوريا يوريا و... وكمان الويكنيس والكاردياك كاريزما والالكالوز ال انتفيجيشن بلاقي زيارة الصوديوم وقله البوتاسيوم وميتابوليك الكالوز التريتمنت ممكن ندي نعمل سيرجيكال ريموفال كادينوما او ندي سبايرونولاكتون فان السوبرارينال المظله او الفيو كروموسايتون من اشهر الحاجات اللي بيحبوا يربطوها في امتحان حد ضغطه عالي قوي ولا يستجيب للعلاج هو عبارة عن هيدك و سويتينج و كل حالات ارتفاع الضغط نقدر نقول اي حاجة بقى هو دورة دموية او عنده الادرنالين شغال كتير قوي فبقى عنده فلاشنج شستيبين بوليوريا نكتوريا ويتلوس تريمورز هيدك الصين. انا كدكتور هلاقي الضغط عالي معها تاكيكارديا ومعاه معها طب الديفرينشال دياجنوزز ذكاحها دي المرضى اللي ببقوا عندهم فجأة هايبوبليسيميا واي سبب تاني من اسباب الهايبار الانفستيجيشن اشهر انفستيجيشن تعرفها حاجة اسمها الانفستيجيشن الادرينالين لما بيزيد في جسمي بتكسر اصلا الادرينالين بتكسر الانفستيجيشن طب لما بيزيد عن من 4 ل8 ميلي جرام في اليورين في ايه اللي بيحصل ده معناه ان هو عندي ادرنالين كتير فابدأ انا اشك ان هو عنده فيه كروموسايتوما بالنسبة للتريتمينت انا لازم ادي بيتا بلوكر معه في نفس الوقت الفا بلوكر ادي الاثنين مع بعض طيب ليه ما ينفعش يدي بيتا بلوكر بس انا لو انا اديت بيتا بلوكر هبقى هخلي انا قفلت كل البيتا فهيبقى الالفا زي ما احنا عارفين بيشتغل على كل الالفا وكل البيت فانا اقفل له سكة البيتا فهيشتغل على الالفا فهيعمل موراند مور, مور بازو كونستريكشن ويأخذ سيربرال هيمورج عشان كده انا ما ينفعش ادي بيتا بلوكر بس لازم ادي بيتا بلوكر ومعاها الفا بلوكر طب ايه احسن دوا في دوا اسمه لابيتا لول ا ب ا ال ا ا ا -E ال الابيتا ده دوا واحد في الالفا والبيتا بلوكر. بس وطبعا سيرجيكال رموفال ايه لطيومر ده الديوبيتس طبعا من اهم الامراض اللي بيركزوا عليها جدا في الامتحان وبتسئل فيها في الشفوي اه كتير وما ينفعش تفوتها لازم تبقى فاهم فيها كل كلمة وطبعا من الامراض المنتشرة جدا في مصر نتيجة العادات الغذائية اللي احنا بنعمل اول حاجة ايه هو بتاع الديوبيتس ده عبارة عن كلينيكال سندرو. يعني حالة معاها شو كذا حاجه مش حاجة واحده بتتميز بان هي كورونيك هايبر جلايسيميا يا اما السبب ابسوليت انسولين ديفيشينسي او ريليتف انسولين ديفيشينسي او انسولين ريزيستنس او الاثنين مع بعض ده في الاخر هيؤدي الى ان بيحصل خلل ولخبطه في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والليبيد والبروتين وكمان خلل في الواتر والالكتروليت بالانس طب ممكن يؤدي في الاخر الى ايه لكرونيك رينال ممكن يعمل ممكن نشيل الرجل او نقطع وممكن يعمل وده من اكتر الامراض اللي ممكن لو عالجتها تمنع البلايندنس لان لما واحد بيبقى عنده ديابيتس لفترة طويلة في الغالب بيحصل عنده وبتقلب معاه بالنسبة للدياغنوزيز بتاعنا هو دياغنوزيز حكاية الرجل بيتنمل علي والحاجات دي دي كلها حاجات كلينيك تخليني اشك ان المريض ده عنده سكر لكن الحاجة الوحيدة اللي تخليني اقول ان ده عنده سكر غير طبعا ان هو عنده بوليوريا بوليديبسيا رابد ويت لوس والحاجات ده كله اسمه كلينيك لكن انا لازم احلله بلد جولوكوز يا اما اعمل له راندم بلازما جولوكوز يبقى أكتر أو بيساوي ميتين ملليغرام برديسليتر أو فاستينغ أكتر أو بس أكتر من أو بيساوي 126 ستة وعشرين ملليغرام برديسليتر. في معنيين بيحبوا يعني مصطلحين حاجة اسمها بست برانديال وفاستينغ. بست برانديال يعني بعد الأكل بساعتين مش بعد الأكل بربع ساعة ولا بعشر دقايق لا لازم بعد الأكل بساعتين أعمل له التحليل. طب الفاستينغ لازم على الأقل يكون المريض صائم بقاله 6 ساعات. يعني ما ينفعش يجي لي واحد صايم بقيله عشرين ساعة وما بيقولش ولا اي حاجة له سكر او يقول لي انا صايم وامن النوم هو فعلا صايم هو امن النوم ما كانش بس هو كان نايم الفجر وصيح من النوم الساعة تمانية راح عمل تحليل السكر فيبقى هو صايم ايه ثلاث ساعات فلازم يكون على الاقل فات عليه ست ساعات عشان اقدر اقول عليه فرص طب ايه هو ده هو طبيعي ما عندوش حاجة بس لو اكل حاجة مسكرة السكر بتاعه بيرتفع شوي، ثم ينزل السكر بعد كده تاني، والمريض ده اللي هو بيبعندو impaired glucose tolerance ببقى هاي ريسك فور الضيبيت. التأسيس بتاعت الضيبيت فعندنا طيب 1 ضيبيت اللي هو عنده مشكلة في البيتا cell حصل destruction تبي فبيؤدي إلى absolute insulin deficiency. يا إما إميون ميدياتيد أو إديوباسي طيب تو ده عنده إنسلين ريزيستنس. في بقى أنواع تانية زي المودي والشيشنال الحاجات دي طب إيه هي ده واحد عنده مرض هو اللي عمله قعرض الضيابيتس وهو اللي سبب له الضيابيت زي ديفكت في الإنسلين ريسيبتور هو عنده الإنسلين ريسيبتور فلا مشكلة أو عنده بانكرياتيك ديزيز زي عنده بانكرياتايتس أو سيستيك فيبروز أو هيمو البنكرياس أو عنده إندو بروبلم زي عنده أكروميجالي وفي أدوية برضه بتعمل دايهبيتس زي السيزايت والبيتا بلوفر في أمراض وراثيه لها علاقة بالدايهبيتس زي كلاينفلتر والداون والترنر سندرو بالنسبة بعد كده لما نيجي نتكلم على طيب اللي هو أو ده مشكلته ان هو بيبقى عنده مشكلة يا اما الجسم بتاعه بيطلع مواد بتكسر البنكرياس فهو في الاول طلع البنكرياس بتاعه مش هتدمر كل مرة واحد فهو بيعيش اول خمس سنين من عمره البنكرياس عمال يفقد كل سنة عشرة في المية لحد داية ما يبدأ البنكرياس يفقد اكتر من تمانين في المية من قدرته يبدأ يظهر عنده المرض بيزيد عنده المرض اكتر لو خد دواء زي الكيتوكونازول. كنازول آآ آآ لا بيحصل عنده البردس بوزينج فاكتور زي حاجات بتزودها زي لما بيحصل ايه كيتو أسيدوزز وطبعا من الكمبيليكيشن اللي بتحصل له زي البوليوريا والبوليديبسيا والكيتو أسيدوزز الاتيولوجي قلنا ان هو مرض اوتو اوميون الباصولوجي بيحصل انفلتريشن للبنترياس بالليمفوسايت طيب طيب اه اثنين ديابيتس ده بيبقى عنده في الغالب بيبقى عنده اه الفاتيشو او الادبوستيشو في مواضيع دلوقتي بتتكلم في العلم عن ان الادبوستيشو يعتبر اندوكراينالجلانب ده لسه غبعا مش دلوقتي بس في في يعني في ورق وفي بيبر طلعه في الموضوع ده بيقول ان الاندوكراين بي بيضيف كمان الادبوستيشو ليه لانه بيطلع ايه بيطلع اديب اه اديبوكتين اه تي ان افلاتيومار نيكروزيس فاكتور بيطلع استرويد هرمون. في حد اسمه الربع القاتل إيه هو الربع القاتل الأربع إذا اجتمعوا في مريض ده بيبقى عنده مصيبه زي الأوبزيتي مع هايبر تنشن وضيابيتس وهايبر لبديمية. الأوبزيتي طبعا إحنا فصلينها عن الهايبر لبديمية هو مش كل واحد تخين عنده هايبر لبديمية والعكس لأ هو عنده أوبزيتي وكمان عنده هايبر لبديمية فطبعا هيجي له ضيابيتس وأكيد هيبقى ضغطه عالي نتيجة ترصب الليد في ال في الفيزل فبيحصل عنده أسرة ديت اللي احنا نقدر نسميه حاجة اسمها ميتابوليك صندروم هو بيخش بقى فيشن سيركس دايره مغلقه الهايبر تنشن له علاقه بالدايبيتس والاوبيزيتي علاقه بالهايبر تنشن الاثنين مع بعض يزودوا الدايبيتس يزودوا الهايبر تنشن كمان في حاجة بتقول ان الاوبيزيتي بتعمل داون ريوليشن للانسولين ريسبتور كانها بتخليها لا تستجيب في حاجة اسمها المودي اللي هو ده نوع من انواع السكر ممكن يمشي على بيت او على اورل او على انسلين على حسب. وده طبعا دراسات عليا ايه؟ ملناش دعوة بيه. اللي هو بعد كده في السكر بتاع الحمل ده دايما بتبقى الفيميل بيزيد عندها الجروس هرمون في فترة الحمل في جسمها نتيجة طبعا الفيتس وكده فالجروس هرمون يعتبر ديابيتوجيني طب لما نلاقي واحد حامل ونلاقي عندها السكر بتاعها عالي شوية ده مش مشكلة في الحمل لكن بعد الحمل لو لها خلي بالك انت هاي ريسك فاكتور ان انت يجي لك سكر بعد كده طيب لما نيجي نقارن بين type 1 وطيب 2 اهم المقارنات فيها شوية نقطة ان type 1 بيبقى في الناس الصغيرين type 2 في الناس الكبار طيب 1 بيبقى معاه ketosis 2 قليل لما يبقى معاه كيتوزيز. طيب 1 في بوزيتيف اوتو اميون ديزيز 2 لا بعد كده بنتكلم على في اوف الانسولين اند اذر هرمون ان الدايبيتس فطيب 1 دايبيتس بيقلل الإنسولين قوي فتايب 2 دايبيتس الانسولين يا اما يبقى عالي او قليل على حسب هل هو ريزيستنس ولا لا كمان بيزيد معانا الافيدرين بيزيد الكورتيزول بيزيد الجروس هرمون ستريس اللي هو الانتي انسولين هرمون عشان كده الانفعال بيزود الضغط دايما بتبان قوي ان واحد زعل فجأة سكره علي الانسولين بيقدي الى ليبوجينيسز يعني بيتخن بيتخن شوية عشانك دايما نقول ايه واحد كان عنده السكر وبدأ جسمه يخص فجأة وخس كتير قوي بعد شوية رفل الدكتور الدكتور وصف له انسولين بعد كده رجع جسمه يرد تاني ده طبعا من العلاج بعد كده ايه هي الباسو جينيسيز بتاعت ضيابات الكمبيليكيشن بيخصل في عنده مشكلة حاجة اسمها جلوكو جلوكوزيليشن الجلوكوزيليشن ده الجلوكوز لما ما بيلاقيش حتة يشتغل فيها بيبدأ بقى يمشي على حل شعره فيروح على اي حته وترصب فيه يروح على البلوت فيزلز يروح على الليبيد واختر حته بيروح فيها هي الاند ارتري بيعمل فيها سكنينج وطبعا بيروح على العين وايه ويبوظه وممكن يترسب كمان على الكولاجين ويعمل سكنينج في البيزمنت ممبرين بتاع الكابيلاري فيقلل اي انفيلتريشن ويقلل اي حركه فيها فمثلا لو اجى عند الريتنال بيزز يبدأ يبوظها او عند الرينال او عند الجلوميراي يبدا يبوظها ايه هي الاذر ميكانيزم بتاعه الفاسكولار كومبليكيشن بتاعه الدايبيتس بيقل الار بي سي دي فورميتي. عارفين إن بي سي المفروض ان هي بتبقى عبارة عن كأنها قورة مش منفخة قوي عشان تبدأ تتحرك وتتزحلق جوا البلازما الصغير. الدايتيس بيخليها مش قادرة تقوم بالمهمة بتاعتها دي كمان الدايتيس بيزود البلازما اغريجيشن. بيقلل الفيبرينوليسس. بيعمل هايبر لبديميا وهايبر تنشن. عشان كده من اخطر الكومPLICATION بتاعت الدايتيس هي الفاسكورال كومPLICATION. طب ايه هي الكلينيكال بكتشر بتاعت ال. الاكيوت بريزنتيشن هيبقى بوليوريا بوليكليبسيا بوليفيشيا ممكن يشتكي شوية من بعض الهرش زائد الويتلوس طيب لما يجي بقى واحد صاب اكيوت اللي هو مش جايل للعيادة انا امتى اشك فيه هيقول لي انا عندي بلير فيجن. ايه باعرش شوية بدأت اخس بخش الحمام كتير صوابع رجلي بتنمل ده ابدأ على طول اشك ان هو عنده سكر وده اهم واحد انك تكتشف لان خلاص اللي عنده سكر كده كده عنده سكر لكن ده هيفضل قاعد عنده مشكلة فترة طويلة فلو ما تعالجش هتقلب عنده بالكومبليكيشن طب ايه بقى اللي ممكن تيجي بقى نيوروباثي ممكن يكون اسبتوماتيك دايابيتس هو من أي حاجة. هو بس كل اللي عنده انه عنده بس بتكتشف طب ايه الكمبيليكيشن بتاعت الضيابيس الاول حاجة لسكن كومبيليكيشن بيحصل بقى عنده كاربانكلي نيروبا فوت آآ ألسر بتبقى بينلس يحصل عنده فنجل انفكشن بكتيريا الانفكشن لان جسمه مسخر كالبكتيريا بتتكاثر عليه لو حصل عنده اي جرح بيبقى صعب ان هو يلم بسرعة نتيجة الايه في الموضوع ده الاوكلر من اه الكمبيليكيشن ممكن يحصل فيها سطاي. نتيجة بتاع الفات الايريس ممكن يحصل نيو فيزيلز فورميشن اللي انت طبعا بيحصل فيها الكاتاراكت وبيحصل معاها بليرت فيجن الاكسترنال اوكولار بولسي نتيجه ان هو بيصيب العصب السادس دايابيتيك ريتينوباثي ودي طبعا مشكله جامده جدا الدايابيتيك نيوروباثي نتيجه بيحصل كورونيك ريتينال هايبوكسيا وبتبدأ يحصل نيو فيزيلز فورميشن في الرتينه في الرتينه بتبوظ وبيحصل سيكنس في الكاديا ريجمنت ميمبرين نتيجه زياده الايه الجليكوزيد طيب الـ... بتبقى في عنده بيحصل معاه هيموريج ممكن يحصل كابيلاري مايكرو انيوريز بيحصل ايه اللي ممكن يبقى فيه هارد اللي هو عباره عن ليبد وبروتين طبعا احنا عارفين ان بيحصل في مرض السكر اول انا بدأت مش حاسس بتاعتي بيحصل عنده نيوروباثي ممكن يحصل عنده استروك والشوان سيل بيحصل فيها نيجي بعد كده للفاسكولار بيحصل مايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار الماكرو ده بيحصل اثيروسكلوروزس بيؤدي الى استروك وبيعمل كمان بريفرال اسكيمي. وطبعا في الايه اكتر حاجة في اللور يعني الميكرو ديزيز بيحصل بقى اي حاجة وبس يعني نيفروباثي ريتنوباثي نيوروباثي وابدا اتكلم عليها كاني بتكلم على الشابتر ده اقول بقى نيفروباثي ايه اللي هيحصل اللي هو ايه كيدني مانيفيستايشن ريتنوباثي هيبقى عين واستعبو وبليرد فيجن نيوروباث بقى ايه نتكلم عنها بالتفصيل في, في النيورو ان شاء الله بيحصل جانجرين فوت اللي هو الدايابيتيك فوت وبيبقى دي حاله بقى. وكمان بيحصل انجاينا وميوكارديال انفاركشن هي ريسك فاكتور الماكرو لما واحد بيبقى عنده ديابيتس فترة طويلة وما بتعليش. واحد عنده سنه كبير عنده كمان مع الديابيتس هايبرتنشن عنده بروتين يوريا عنده هايبر ليبيديمي طب حالة بتيجي لون مريض عنده ديابيتس وعنده جركرين في البيكتو. 2 والدورنال سبييدز طرح ما قاله بدورزاليس بيديس أرتري نوت بالبول يبقى ايه يبقى هو عنده أسيروسكلوروزيز يبقى ده ماكرو باسكولر أسيروسكلوروزيز كومبليكيشن بتاعت ايه الضيبيتس اه الرين الكمبليكيشن كأنني بتكلم على الشفطر بتاعت ايه النيفرولوز يورين الريتفاكتي انفكشن باينو نيفريتس جلوميريو اه جلوميريو اه كل حاجة تبدأ ايه تبصلي الجسترو إنترستاينال كومبليكيشن بيحصل ضيارية وبيحصل كونستيبيشن وبتتغير بيحصل تيتشن في البول هابتس. ليه؟ بقى نتيجة الأوتونومك نيروبسي. فتبدأ الاعصاب بتاعة الأنتستيم يحصل فالغبط. فشوية يحصل كونستيبيشن، شوية يحصل ضيارية وبيحصل كمان معاها جستريك ديسبيبسي. احسن دواء العلاج بنديه للمريض ده الموتيليم. الموتيليم بيحسن الجستريك موتيليم. الاموتيلام اللي هو ايه الدومبريدون الاسم العلم بتاعه يبقى دي كومليكيشن بيحصل ساتي انفيلتريشن ممكن يحصل جلايكوجين الفيلتريشن جينيتو يورينري كومليكيشن بيحصل اوتوميك نيوروباثي واي مانيفيستايشن بتاعتها خالص وممكن يحصل نيوروجينيك بلادر ده بيبقى مش عارف يفض البول كويس اسمها نيوروجينيك بلادر طب الدايبيتيك فود دي حاله كلينيكال معناها ثلاث كلمات اسكيميا زائد أو ناقص نيروبيسي زائد أو ناقص يعني هي معاها أهم حاجة يكون في اسكيميا ممكن يحصل معاها نيروبيسي أو ما يحصلش يحصل مع ولا أو ما يحصلش. آه طبعا آه على كل واحدة كأني بتكلم على أيت من الواحد. ودي طبعاً حالة كليكي. بتبقى حصلت في مع الإنفكيشن بتعمل تيشو نكروز تيشو نكروز يبدأ يبوز المنطقة بتاعة الفوت ليه بقى؟ يبقى راجل كبير ماشي في رجله رجله تعورت لما تعورت داخل البكتيريا ماهتمش بها قوي البكتيريا بدأت تتكاثر على الدم لأن الدم بتاعه في سكر دمه مساقف تتكاثر بسرعة أبدأ أديله هو عايز ياخد لفترة طويل لأن الجهاز المناعة بتاعه ضعيف شوي فبنلجأ في الاخر لو واحد كان مهمل وكده ان احنا ممكن ايه نعمله امبيوتشن و ونقطع رجل. الديابيتك انفكشن طبعا اي واحد عنده ديابيتس بيبقى عرضة للانفكشن ليه? لان هو جسمه زي ما قلت من شوية هو كده اخطر حاجة في الديابيتس غير الفاسكولار بعديها حكاية الانفكشن هو الدم بتاعه مسكر تيجي البكتيريا تعيش عليه تلاقي وسط كويس تبدأ تتكاثر وتعمل كولوني. ويحصل فيها ايه الجراثيم الاورجانزم وكل الأورج... الاورجانزمات بقى البلاستاف بقى وكله الستاف والكانديدا والفانجل اي حاجة فتعمل في اي حتة ايتس وتعمل الكهبان وكمان ممكن يحصل جرام نيجاتيف بكتيريال ايه نيمون نخش بعد كده على ايه هنتكلم على الاثيوت دايابيتيك كومبليكيشن اللي هي الكوما في بقى الهايپوغلايسيميك كوما والدايابيتيك كيتو اسيدوزيس والنان كيتو اسيد <أيدي> ايه نون كيتوتيك هايبر اوزمولاريتي كوما واللاكتيك اسيدوز الاول عايزين نعرف ايه هو <ديجنوز> بتاع واحد عنده دايابيتس يعني واحد عنده دايابيتس فجأة جات له غايب اول حاجه دايابيتيك كيتو اسيدوزس ودايابيتيك لاكتو وهايبر اوزمولار كوما والهايبر جلايسيميك كوما واليوريميك كوما والسيربرواسكلار ستوك سيربرواسكلار ستوك بروبلم بيقول عنده The fever معنى ان هو قال ان هو عنده فيفر اي فيفر في واحد دايابيتس شك في الغالب ان هو عنده انفكشن كان ازاي تعمل هتعالجه بقى ازاي اول حاجة لازم نعرف of infection والسبب بتاعه فهعمل له بعد كده ابدا اعالج الانفيكشن بان انا اديله من لازم اديله انتبيوتيك بعد كده اعمل shift from oral to insulin بعد كده احاول ارجع تاني ان انا ادي له oral drug طبعا اي oral طيب ايه هو differential بتاع بيشنت عنده diabetes? Then هو نفس الحكاية بتاعت نفس السؤال اللي قلناه من قبل من شوية اللي هو ال differential diagnosis بتاع بيشنت عنده في diabetis طب واحد عنده ديابيتس وعنده air هانجر مش عارف ياخد نفسه يبقى عنده حالة acidosis اللي هو ديابيتس كتواصيدوس او لكتواصيدوس او اليوريم نتكلم بعد كده على اللكتواصيدوس ده accumulation of اللكتواصيد ده بيحصل عنده severe metabolic acidosis وزاود significant hyperglycemia or ketoacidosis طب الهايبر osmolarity بيبقى عنده dehydration الهايبوجلايسيميك ممكن يخش مني في انسولين شوك ديابيتيك كيتو اسيدوزيس ده بيبقى ان داياجنوستيك دايابيتس عنده استرس وحصل معاه انترابشن من الانسولين ثيرابي بيحصل معاه ديهايدريشن ولاكت بوليسيز معاه كمان كيتو اسيدوزيس وميتابوليك اسيدوزيس ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس دي تحفظها زي اسمك ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الضيابيت كيتو اسيزوزز هو عنده هاي بارفينكليشن نوزيو بوميتينج واجه بص على اشم ريح تبقه على ايه اسيتون اوضر ودراي سكين وهايبو تنشن الانفستيجيشن كل اي انفستيجيشن في حالة الضيابيتس هعمل له ايه بلاد جلوكوزليفل هلاقي عنده هاي بلاد جلوكوز جلوكوزليفل وعنده اسيدوزز ايه بعد كده في مقارنة ما بين الهايبو جليسيم القومة والكيتوت القومة الهايبوجلايسيميك كوما هيبقى عنده عرق غزير بارد بيبقى عنده تاكي لكن الكيتو الكيتوتيك كوما بيبقى عنده ويك الكيتوتيك كوما بيبقى عنده دراي سكين، وبتبقى البيوب البتاعه نوت لكن بيبقى ضيليتي. بلاش يا جماعة نعتمد على تحليل السكر في البول ده يعني مثل الحجات دي كانت قديمة قبل ما يخترعوا الأجهزة بتاعتها وشيك والأجهزة دي دلوقتي ما عادش يعني لها value out دي يعني حاجات كلينيكيا في التدريس وكده فك الحقيقة هي ما value out في الانفستيجيشن ممكن نعمل يورين سامبل نشوف فاجلوكوز ولا لا ده خلاص ما عادش في الكلام ده وبنعمل blood sugar test اللي هو بنعمل بقى الفاستينج وممكن two hours post brandial blood sugar وممكن random blood sugar اه فيه تست كويس قوي اللي هو glycosated hemoglobin ده احنا بنشوف تفاعل glucose احنا ده يعني هو تست ده تست اه يعني بيهتمد في طوع الاندوكرين شوي لكن هو احسن حاجة منه اسمها glycosated plasma protein في بقى حدث ما سيلف جولوكوز مونترينج. اللي هو واحد يشترى جهاز كل شوية عمال يقيس الضغط بتاعه كل يوم بيقيس وبيعرف السكر بتاعه عامل ايه التريتمنت بتاعي الضيابيتس والله في عندنا علاج الانسولين الانسولين ده عبارة عن بوليوبطايد عشان كده لو جيت أكله أخده أورال يعني هيتبصر في المعدة عشان كده لازم يتاخد ايه بارينتر ما ينفعش أدي مع في حدث ما حبوب انسولين طيب الانسولين سكريشن ايه الحاجات اللي بتزود الانسولين الجلوكوز والسلطماليوريه طب ايه الحاجات اللي بتقلله اللي بتقلل الانسولين حكاية الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الانسولين والاكشن بتاع الانسولين نفسه والرابيد والجراديوال والجلوكوز ترانسبورتر ازاي بيتنقل والبريبريشن بتاعه الانسولين والانواع بتاعه الانسولين هل هو شورت اكتنج ولا لونج اكتنج الكلام ده كله الدرس بالط... والانسولين انالوج ده كله للاطلاع فقط. مكتوبة والعرف ان هي مكتوبة في خمس ست صفحات. ده خلاص انت الكلام ده انت امتحنت عليه في الفارما طبعا انش فاكره لحاجة بس اقرأه للفهم. وانص ان انت فهمته او حد شرحولك وقعته خلاص. اتكلم بقى اللي بعد. الاسئلة بتقول ايه هي الانديكيشن بتاعت الانسولين. يعني هو عمره ما يجيلك في الامتحان يقولك ايه هي بتاعت الانسولين. او هو الانسلين انا لا هيجي يقولك ايه هي الانديكيشن بتاعت الانسلين امتى تدي الواحد انسلين اول حاجة في طيب وان ديابيتس اتنين ديابيتس خد اا اتعالج عملنا لكونترول بالضييت والاورال ايجنت ومخاف بش الهايبر جليسيميك كيتو اسيدوزيز الهايبر اوزمولاركومي الهايبر كاليميا لان هنعرف كمان شوية ان الانسلين بيدخل الكوتاسيوم جوه الخليج فبيعالج يعالج الهاي طيب ايه هي السبيشال بروبلم في الدايبتيس اشهر حاجات في الانفكشن وطبعا حكايه الكارديو فاسكلر الكومبليكيشن اوف انسولين ثيرابي ان انا ممكن واحد ياخد الدواء وما فطرش او ما اكلش فيحصل عنده هايپوجلايسيميا وطبعا الانسولين اليرجي لان هو بياخده سواء طب بيحصل له حساسية ممكن يحصل عنده بريفرال ايديما نتيجة السولت اند ووتر يبدأ وزنه يزيد كان الانسولين بيحسس الانسان بالجوع فياكل كتير في كمان بعد كده انسولين ريزستنس تطلع انتي بودي على الانسولين اللي جاي من بره ده وتبدأ تكسر طبعا ان احنا ازاي بنعالج الانسولين ريزستنس ديت ان احنا بنعمل تشينج للهيومن بريباريش طب ايه هو الاورال انتي ديابيتك رج. ده عبارة عن شوية ادوية اسمليها الصلصمية الاورية سلفنية اليورية الميكانيزم بتاعه طبعا هنتكلم على على طول كل واحدة الانديكيشن بتاعه بس هنتكلم على سلفنية اليورية ان هو بعمل استيميليشن من البيتا سيلز فهو اللي بيطلع الانسولين بتاع الجسم وكمان بيزود الانسولين سنستيفي بنستخدمه في حالات النون انديبندن والأدفيرز افكت ان هو بيعمل هايبو جاسمي بصوا كل الادفيرز افكت بتاعت كل المجموعة دي انه بتعمل هايبوغلاسيميا وجي اي تي ابسيت في بعد كده دواء اللي هو البيجوينز اللي هو سيدوفاش ده بيقلل الابزوربشن بتاع الجلوكوز من الجي اي تي وبيزود الانسولين واحد عنده أوبر ويت بتاعته هو ممكن يعمل وبيعمل جي اي تي ابسيت اللي هي آآ في بعد كده شجاية الأورال هاي بغلاسيمك في جداول والمقارناط وبيقعد يتكلم عنها دي يقولنا كل ده اتاخذ مع الفرق بعد كده هنتكلم على التريتمنس بتاع طايب توضيابيتس احسن علاج لطايب توضيابيتس ان احنا نعالجه الاول بيت ابدأ اقلل له وزنه ياكل حاجات فيها خضروات آآ له الكالوري يبعد عن اكل الشوكولاتة يخص في شوية من اكل الحاجات اللي فيها كوليسترول وفات وبعد كده ممكن يمشي على اوارل انت ضيابيتك في لو فشلت الحاجات دي كلها بنلجأ معاه في الاخر للانسولين اه التريتمنت بصوي بتاع ضيابيتس اول حاجة مريض جالي عنده ضيابيتس اول حاجة لازم اعرف هل هو طيب وان والله طيب تو والله لو كان طيب وان هزبط له الاكل واددي له ايه انسولين هيدخس طيب انا عرفت ان هو طيب تو هاقول له يبدأ يزبط الاكل بتاعه ويعمل اكسرسايز اتزبط وبقى كنترول خلاص يبقى حالته مستقرة ولازم له تشيك اب لكن خد عمل ضبط زبط زبط الاكل وبدأ يعمل رياضه ولسه ما حصلش عنده كنترول او ان كنترول ابدا امشي على اور وهيبو طب لو كان هو اوبيز هاديله حسي له فاش طب لو ما كانش اوبيز هاديله استلفنايل يوري طيب لو ما حصلوشكم لو بقى ان كنترول دفل اثنين ممكن نضيف بقى السلفانيليورية مع السيلوفاج دفل مع بعض فشلت كل حاجة هتديله الان بعد كده نيجي للمانجمينت بتاع الديابتك كيتو اسيدوزز او الدي كي اي البروبلم بتاع الديابتك كيتو اسيدوزز هي الهايبرجايسيميا والكيتو اسيدوزز طب هعالجها ازاي هديله انسلين سيرب عنده دي هايدريش. عالجه ازاي هديله فلويد وسلاين وممكن اديله جلوكوز المية طب هو عنده هايبوكاليميا تعالجها ازاي طب ايه الاول سبب الهايبوكاليميا انه عنده بوليوريا وعنده ان بياخد انسولين ثيرابي فالانسولين بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا طب عالجه ازاي الهايبوكاليميا بان انا بديله كوركتد باي ان انا بديله ايه بوتاسيوم انفيوشن عنده اسيدوزس بسبب الكيتون بودي هعالجه هعمل له كوريكشن ازاي ان انا هديله انسولين ثيرابي اس موت بونت ممكن اديله ان اي اتش سي او 3 طب عنده انفيكشن هعالجه ازاي ان انا اديله ممكن يحصل عنده سيروم بوتيك كومبليكيشن ممكن اديله بقى اعالجه ازاي ان انا لوم لو ملوكلار هبري هيبري بعد كده احنا في عندنا نوت بوك لازم نعرفها وملحوظه هي ان الاسيدوز بيعمل بوتاسيوم اوت فلوكس بيؤدي الى الهايبر كليميا طيب ان دايابيتك كيتو اسيدوزيس بيحصل ديهايدريشن فالديهايدريشن بتؤدي الى شوك علشان كده لو اديت له انسولين سبوتنيس مش هينفع عشان كده لازم ياخده اي في ا بعد كده الهايبوجلايسيميا الهايبوجلايسيميا معناها ان الواحد السكر قل في جسمه بس لازم يتوفر ثلاث شروط اسمها ويبل ايه اول حاجة ان انا اسلو السكر الى ايه قليس التاني حاجة يكون عنده الاعراض بتاعة الهايبو ثالث تالت حاجة ان انا لما ادي سكر ايه او ادي جلوكوز يبدأ يتحسن الرقم لوحده لا يكفي ما ينفعش تقول لي فهو سكره واطي عنده هايبو جليسيميا لان هو ايه اربعين او خمسين لا لازم يتوفر ايه طب بالنسبة للعلاج بتايعه هو ما يعلاجه سهل هايبو ادي له بمبنية لحت لسانه شوكولتاية اي حاجة هترفع السكر لكن الاهم من كده السؤال بقى اللي بيجي ايه هي اسباب الهايبو جلي... الجريسيميا اول حاجة سبب الهايبو جليسيميا ان هو عنده فاستنج هيبو جليسيميا بقاله فترة طويلة ما بيأكلش وده بدل... نتيجة عنده هباتيك ديس فانشن بياخد انسولين في ناس تانية بيبقى عنده انسولونيوميا عنده تيومر في البيتا سيل بتاعه البنكرياس بتطلع انسولين كتير في واحد تاني بياخد انسولين ثيرابي دايما خب اكل المفروض دايما بننصح العيان نقول له كل وبعد كده خد حقنه الانسولين افطر الاول وخد حقنه الانسولين وحط الاثنين جنبك على الترابيزه مع بعض علشان ممكن يوم هو واخد حقنه الانسولين يقول طب مش انا هفطر اهو لا لازم يفطر الاول او واحد بياخد اورال هايپوجلايسيميك دراج فبيتجيب له هايبو بلايسيمي طيب ايه هي بتاعت الهايبو بلايسيمي والله هيبدأ يشتكي من عرق رعشة هابدأ احس انه عنده تاكيكارديا ممكن يغمى عليه هيشف بهانجر بين هيبقى الريتابول هيحصل هلاقي اطرافه بردة بسبب الفازو كونستريكشن هيحصل ممكن يحصل عنده يبقى عنده كونفالجن يخش مني في حالة كومة بيجي له هيدك ممكن الهايبوبلايسيميا ممكن تبقى اسيبتوماتيك لو كانت بسيطة التريتمنت بتاعها هقولنا انا واخد اي حاجة بمبونية شوكولاتية اي حاجة بسيطة تحت اللسان او, أو في البقة الكافيتي علشان تمتص بسرعة كده خلصنا الديابلوس اخر جزء من اجزاء الاندوكراين هو الريبروداكتب والسيكسولوجيك او الجوناز اول حاجة بنتكلم عليها جميع مواضيع كده محددة الهايبو جوانيزم الهايبو جوانيزم يعني عنده مشكلة في الجونات اما برايمر هيبو جوانيزم ان حن عنده تستيكولر دس اوضر عشان نكلم الاولة على المية عنده تستيكولر دس اوضر الاسباب بقى حالة مثلا كلام فيلتر عنده بايرل عمله المشكلة دية نتيجة رابياشن نتيجة دراج زي الاسبيرون في فيه ثاكاندري هيبو جوانيزم الاسباب بتاعتها دي حاجة سيكندري يعني مثلا واحد عنده هايبر برولاكتينيميا وده اهم حاجة لو عنده هيموكروماتوزس بوظ له بوظ له الكلينيكال بكتشر قبل البيوبرتي هيبقى عنده هيبدا يبقى طويل شوية هيبقى الاسدان بتاعه اكبر من الهايت هيبقى عنده ليك اوف الادلت هير ديستريبيوشن يعني مش هيطلع له شعر كويس في دقنه ولا كده بيبقى عنده سمول بينز وسمول سكروتوم وسمول تيس افطر <تصفيق> لو جت بعض بعد ما بقى بالغ هتقل الامبوتنس هيقل الليبيدو هت... هيقل ريت اوف الجروس بيرد والبولي هير يعني بتاعته تخف وكمان هيقل حجم ميل ده حالة اللي احنا نقدر نقول عليها وده مع التناسليه الامبوتنس داه inability to attain and maintain erection. عنده مشكلة في عملية الإنصاب. إلأسباب تعتهمين لي بتوبأ استريس، حاجات سيكولوجية، depression. Uh, عنده anxiety. في حنا أسباب endocrine زي الهيبوجوناديز أو الهيبربرولاكتينيمية. Coronary illness واحد عنده مرض لخطر طويل زي الليفرسي الروزز أو اليوريمي أو أو رينال coronic نيوروجك عمل عمليه سباينال كورد او عمل حادثه حصل له سباينال كورد ليجيك او اوتونوماك نيوروباثي او في كمان الفاسكولار ديزيز زي عنده اثيروسكليروس فمش قادر يوصل دم العضو علشان ينتصب في بقى دراج زي البيتا بلوكر والسبيرونولاكتون والادويه المهدئات اللي هي السيدياتيف التريتمنت بنعالج الس ده اهم حاجة ان انا عالج الثانب حكاية ان هو ياخد سلدنافيل او الفياضرة هيخف لا انا لازم الاول عالج الثانب الجينيكو مستيا ده عبارة عن enlarged of male بريست. الميل بريست كبير شوية ده ما لهوش علاقة بالفيميل يعني الفيميل لو بقى عندها enlarged فيميل بريست ده حاجة تانية خاصة السلب ممكن يكون ترو جينيكو مستيا او فاتي بريست على حسب الحالة يعني واحد أصلا وزنه كبير وعنده أديبوستيشو كتير فعنده البريست بتاعه مليان فا لا بس اللي بيبقى عنده جينيكو مقطيع بيبقى كأنه عنده السدر بتاعه شايل خراض مش قادر يحركه، لو تخضط فيه بيسرخ لكن اللي عنده فاتي بريست ده عنده شوية أديبوستيشو مكون له بالإيه بالسدر بتاعه الأسباب بتاعتها ممكن يكون ممكن يكون في السيولوجيكال في النيوبورن في العالم الصغيرة لو واحد عنده هايبو جونيديزم لو راجل بياخد استروجين كدواء او بياخد استروجين بروديوسنج هرمون زي مثلا في حالات البارا مالينجنت واول هايبر ثايرويديز في أدوية بتعمل الحكايه ديت واشهر دواء هو لسبيرونو لكتو الكلينيكال بيكتشر عنده ان لارج ممكن يبقى عنده جلاندولار اليمنت تو بي ديفرنشيتد اللي احنا فرقها ما بين الفاتي بريست التريتمنتس اعالج السبب وممكن اعمل له بوز <سيرشري> نوت علاج ايه جراحي اظبط له الحكايه دي بالنسبة للفي ميل بنتكلم على المينوبوز ده كازيشن اوف ذا اوفيان خلاص اللي هو سن الياس الاوفيان فانكشن خلاص ما عادش لها وظيفة الكلينيكال بكتشر ثلاث حاجات ف... فازو موتور فازو موتور افكت بيس هوت فلاش وسويتنج الايكولوجيكال بتبدأ الفيميل بعد سن معين بيبقى خلاص بقى ريتابل وبتبقى قلقانه وزعلانانه ممكن يحصل كمان معاها فاجاينال انفيكشن وبيبقى عندها الميتوريشن بيبقى فيه مشكله العلاج بتاعها احسن علاج لها هو ان احنا بنديها استروجين هرمون ريبلسمنت بس المشكلة ان هو له يعني كارسينوجينيك لو اتاخد ايه لفترة فاحنا ممكن نديلها أورال استروجين او توبيكال استروجين طيب في كمان نحب نقول آه حكاية آه ان ممكن اصلا ناس كتير يعد على الموضوع ده وتبقى ما تشتكيش من حاجة بس احنا عارفين ان ليه الست ما بيجلهاش ما يقدر يا الحاجات دي قولا ايه لقوه في الستات عن الرجالة بسبب الاستروجين والبروجسترو طيب اول والاستيس اللي توقع في البلوت فيزل باول ما الفيميل تخش في المنوضوز بتبدا البلار فيز مش متبقاش اليستيك فممكن بقى تبقى عرضه للاسكيميك هارت ديزيز للسيريبروভাসكولار ديزيز يبدا يخليها اوستيو جروزي. الهيرستيز او تيز ده اكسسيف في البادي هير في الومن كانها بقت راجل السبب بقى افتحها زي اوفيان هيومر زي الكوشنج سندروم في الفينيل اللي بتاخد اللي هو غلوكوكورتيكويد التريتمنت نحنا نوقف الدواء ونشيل الطومر وممكن نشيل الشعر داود بالليزر حكاية بعد كده ال وبس دي ده آخر موضوع خالص الاندوكراين ده عبارة عن إكسسيف ديبوسيشن of الفات في البودي الأسباب بتاعتها جناح كفينها صمم أصلاً جل بسمهم فخيد كده كذا لعائلة الأب والأم والخال والعم كل الناس كده اندوكرين فيه دايما بتبقى الفيميل عندها قدرة ان تبقى يعني بتبقى أبز أكتر من الميل بسبب الفات ديبوزيشن في باثولوجيكال كوشينغ سندروم الهايبرثايرويديز الهايبرغوناديز في كمان راجل بياكل كتير أو ست بتاكل كتير في دراج زي الاستيرويد الاورال كونتروسبتيف الانتي ديبريسنت الكلينيكال <تصفيق> بيكتشر هو مش كلينيكال <تصفيق> بيكتشر على حكايه ان هو مرض ولا حاجة لا هو يعني الكلينيكال <تصفيق> بيكتشر بتحس ان الانسان بقى جسمه تخين انت خلاص يعني ما تحتاجش في دايما الراجل بيبقى عنده المشكله في منطقة البطن بكيرش الفيميل بتبقى عندها في منطقه الارداف المشاكل بقى هي السؤال اللي بيبقى ايه هي الكومبليكيشن بتاعه الاوبيزيتي اول حاجة سايكولوجيكال بيبدا يتضايق من نفسه مش عايز يروح الشغل حاسس ان فيه مشكلة ميكانيكال بس موبيليتي مش قادر يتحرك كويس عنده اوستيو ارثرايتس باريكوز عنده ديزني ميتابوليك ممكن يحصل عنده هايبر ليبيديميا وهايبر غليسيميا وممكن يخش في دايابيتس بيتكون عنده ستون جلستون بيبقى عنده كارديو فاسكولار كومبليكيشن ممكن يحصل عنده سيريبرو فاسكولار ستوك وطبعا احنا عارفين ايه هو الرباعي القاتل اللي هو الهايبر تنشن مع الدايابيتس مع الهايبر ليبيديميا ده المشاكل بتاعتهم كلهم بيأثروا على بعض وبتبقى اسمها ميتابوليك اكس اخر كلمه هنقولها هي ايه هي الاندوكراينال مانيفيستاشن بتاعه السيستميك ديزيز كرونيك رينال فيلر بيؤدي الى سيكندري هايبر باراثيرويديز وهايبر برولاكتين طب الليفر سيل فيلر بيعمل جنادل ديس بيزود الانتي ديوريتيك هرمون الساركيدوزيز بتعمل ديابيتس انسيبتس ومعاها أديسون اللي هي مكريماتوزيز بيعمل ديابيتس وهي بجواناديزن ممكن يعمل أديسون إذ مال أبزوربشن سندروب ممكن تعمل ساكاندر هاي بربارا خيروديز وبكده انتهينا من الاندوكراين الحمد لله.